أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا الضالين أرث فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومن ما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قدرك وفي آخرهم يوقون هم يوقون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون هم يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبال اَخِرَتَهُمْ يُوقِنُونَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وبالاخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم أولائك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولائك هم المفلحون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 أَغَيْرَ سَمِعُم أَم لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَيْهِمْ أَهَمْ غَرْتَهُمْ أَم لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يُؤْمِنُونَ أَهَمْ غَرْتَهُمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَنذَرْتَهُمْ أم لم, لا يؤمنون أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَلْذَوْتُمْ أَم لَمْ تُذِرْهُمْ لَا يُمِنُونَ أَلْذَوْتُمْ أَم لَمْ عَلَيْهِمْ أَحَمْ ذوتم أم لم تندلهم لا يؤمنون سواء عليهم أأذوتهم أم لم تندلهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى زمئهم فَتَمَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَعَلَى آذَانِهِمْ رِشَاوَةٌ غِشَاوَةٌ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, غشاوه, وعلى أبصارهم غشاوه ان اصيرهم غشاوة رشاوه وعلى ابصرهم غشاوة ارصارهم رشاوه ولهم عذاب الناغي ولهم عذاب عظيم ولهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وبيوم الآخر وماهم بمؤمنين بمؤمنين وماهم بمؤمنين بمؤمنين وبيوم لاسر وماهم بمؤمنين وبيوم أَكْثَرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله واللّين آمنوا يخادعون الله واللّين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشلون أنفسهم وما يشلون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرّ قلوبهم مرّ فزده الله مرضا فزده الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يكذبون ولهم عذاب نيم بما كانوا يكذبون عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفردوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون الاصفاق انما نحن مصلحون الاصفاق انما نحن مصلحون لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون قالوا انما نحن مصلحون قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون ألا إن انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون انهم المفسدون ولكن لا يشعرون الا انهم المفسدون ولكن لا يشعرون انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أكرم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الصفها لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنهم كما آمن الصفها لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنهم كما آمن الصفها لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء آمنوا كما آمن الناس قالوا asa كما هامل السفرات كما يستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في ضيقاتهم يحكمون ضيقاتهم يحكمون الله يستهزئ بهم ويغتر في غيههم يحكمون أولئك الذين اشتروا الضلاله بالغدا في أَشْكَرَ الذين اشْتَرَوا الضَّلالَةَ بِالْغَدَا بِالْغَدَا بِالْغَدَا فما ربحت تِجَارَتُهُمْ وما كانوا مُنْتَصِرِينَ بِدَاعَاتِهِمْ وما كانوا مُنْتَصِرِينَ مثلهم كمثل الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا ما اضاء اسماء حوله ذهب الله بنورهم فلما اضاء اسماء حوله ذهب الله بنورهم فلما اضاء اسماء حوله ذهب الله بنورهم. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي تُوقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِضِيَائِهِمْ فَلَمَّا أَضَاءَ أَسْمَاهُ حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ لَا يُبْصِرُونَ وَتَرَكَهُمْ في غلبة الله يغشون صمّوا بكم النوم فهم لا يغشون فهم لا يغشون أو كظيب من السماء في غلبة ورع وبرق في غلبة ورع وبرق من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ظلمات ورعد وبرق يجعلون أقام لهم آذانهم من الصواعب حذر المود في آذانهم من الصواعب حذر المود آذانهم من الصواعب حذر الموت في آذانهم من الصواعب حذر الموت آذانهم من الصواعب حذر المون آذانهم من الصواعب حذر المون يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعف حذر الموت في آهالهم من الصواعف حذر الموت والله محيط بالكافرين بالكافرين بالكافرين ككان البرق يحفظ أبصارهم كلما أضاء لهم بشوء وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ الظَّلامُ عَلَيْهِمُ الظَّلامُ لَهُمْ له مَشَاؤُهُ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ الظَّلامُ كُلَّمَا أَظْلَمَ لَهُم مَشَاؤُهُ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ الظَّلامُ لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما أضاء لهم مشوا عَلَيْهِمْ وإذا أظلم عليهم قاموا أظلم عليهم قاموا ولم شاء الله وَأَظْلَامِهِمْ بِتَمْعِيهِ وَأَظْلَامِهِمْ لَمَا هَبَ بِتَمْعِيهِ وَأَظْلَامِهِمْ وَأَظْلَامِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَبَ بِتَمْعِيهِ وَأَظْلَامِهِمْ وَلَوْ أَرَى اللَّهُ لَهَبَ بِتَمْعِيهِ وَأَظْلَامِهِمْ وَلَوْ الله لمهما بتبعهم وأوصالهم إن الله على كل, على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير يا ايها الثاوب نور ربك يا ان نغنم ما تؤذنه ربك يا اجرا فاذكروا ربك الذي خلقكم والذي من طرفكم لعله تستغفرون خلقكم والذين من قبركم لعلكم تستفون خلقكم والذين من قبركم لعلكم تستفون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء جناءا لرض فراشا والسماء بناء الأرض وَالسَّمَاءَ والسماء بناء بناء بناء فراشا والسماء بناء بناء بناء جعل والسماء بناها وأنزل من السماء ماءا فأخرجم من السماء رزقا لكم وأنزل من السماء ماءا فأخرجم من السماء رزقا لكم فلا تبعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أندادا وأنتم تعلمون, وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله فاتوا بسورة منه من مثله، وإن كنتم في غيب من ما نزلنا على عبده فاتو بسورة من مثله، فاتو بسورة من مثله، ولو شعادكم من دون الله إن كنتم صارمين شعادكم من شعداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تقعلوا ولن تقعلوا فاتقوا النار الذي وقودها الناس والحجار, والحجار وعدت للكافرين لِيَكُنْ لِيَكُنْ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهَا مَا يَشْتَهِي الْأَبْصَارُ أَمَّنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجِيرٍ فِي تَحْتِهَا لَنْهَا أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجِيرٍ تَحْتِهَا لَنْهَا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يضرب مثلاً ما بعوضاً فما فوقها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضاً فما فوقها أن يضرب مثلاً ما بعوضاً فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمونها الحب أنه الحب به وضي، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحب به وضي، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحب به وأما الذين كفروا فيقولون ما أراد الله بها نمذلات. فَيَقُولُونَ مَاذَا أراد اللهُ بِهَذَا مَثَلًا فَيَقُولُونَ مَاذَا أراد اللهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَبِيرَ وَيَحْبِبِ بِهِ كَبِيرًا يُضِلُّ بِهِ كَبِيرَ وَيَحْبِبِ بِهِ كَبِيرًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يهدي به الا الفاسقين وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد عهده ويقضون ما أمر الله به أي يضل وينسون في الأرض ويقضون ما أمر الله به أي يضل في الأرض ويقضون ما أمر الله به أي يضل في الأرض. طَلَبُوا وَيَخْسِدُونَ إِلَّا أَن يُطْلَبُوا وَيَخْسِدُونَ فِي الْطَّبِ قُلْ أَتَكُمُ الْكَافِرُونَ أَتَكُمُ الْكَافِرُونَ الْكَافِرُونَ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ أَمْوَاتٌ فَأَحْيَاكُمْ فَيُحْيَاكُمْ فأحيياكم وكنتم أمواتا فأحياكم وكنتم أمواتا فأحياكم وكنتم أمواتا فأحياكم فأحياكم وكنتم أمواتا ساحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ترجون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم, ثم يميتكم ثم اليه ترجون الى اليه ترجون هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكله ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فتواهن تبع سماوات ثم السوا إلى السما فسواهن سبع سموات ثم السوا إلى السما فسواهن سبع سموات سبع سماوات ثم استوي إلى السماء فسويه سبع سماوات ثم استوي إلى السماء فسويه سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عالي بكل شيء عالي وهو بكل شيء عاليم بكل شيء عليم واذا قال ربك البلاء كاذ جاعل ذاعن في الامر قليلا قليله للبلاء نفسه يجاير في الأرض قريباً في الأرض قريباً في الأرض قريباً وإطار ربك للملائكة نيجاير في الأرض قريباً قالوا أتجعل فيها من ينزل فيها ويفك في السماء قالوا أتجعل فيها من يُفسد فيها ويُفِكُ السماة السماة قالوا أدعن فيها من يُفسد فيها ويُفِكُ السماة السماة من يُفسد ويسفك مما ونحن نتبخ بحسك ونقدس لك ونحن نتبخ بحسك ونقدس لك ونحن نتبخ بحسك ونقدس لك قال إنني أعلم ما لا تعلمون أعلم ما لا تعلمون أعلم ما لا تعلمون إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملانجة فقال أنبئوني بأسماءها كلام هؤلاء إن كنت صادقين هؤلاء إن صادقين هؤلاء إن صادقين ها صادقين هؤلاء كنتم صادقين هؤلاء كنتم صادقين فقال أنظري بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم لس ما ثم عرضهم على الملائكة؟ فقال أنبئني. فقال أنبئني بالأسماء. أنبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم يا آدم أنبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسماء بأسمائهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال كلتم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أنباهوا بأسمائهم قال لم أكن لكم إني أعلم ويب السماءات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكذون فلما أنبأهم بأسمائهم قَالَ أَلَمْ قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم قل لكم أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُرِدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُونَ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُرِدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُونَ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 فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لِلْمَلَائِكَةِ سَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا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 أبي واستكبر وكان من الكافرين الكافرين وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة الجنة يا أَدَمُّ اسْكُنْ أَنْتَ وَذُوْجُكَ الْجَنَّةَ اسْكُنْ أَنْتَ وَذُوْجُكَ الْجَنَّةَ اسْكُنْ أَنْتَ وَذُوْجُكَ الْجَنَّةَ يَا أَدَمُّ اسْكُنْ أَنْتَ وَذُوْجُكَ وَقُلْنَا يَا مَسْكَنًا لَّكَ الجنة الْجَنَّةُ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا شِئْتُمَا حَتَّىٰ إِذَا سَمِعَا بِهِ وَشَاءَ أَن يُخْرِجَهُمَا مِنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا وَمَا هُمْ بِبَالِغِي الْقَتْلِ وَرَأَيَا الشَّجَرَةَ مِنْهُ زُخْرُفًا وَقَالَ يَا ما كان فيه فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين في الأرض مستقر ومتاع إلى حين في الأرض مستقر ومتاع إلى حين مستقظ ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقظ ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه آدم من ربه كلمات فتاب عليه آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم آمَنَ رَبِّكَ الْمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ فَسَلَقَ آدَمَ فَسَلَقَ آدَمَ رَبِّكَ الْمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ فَسَلَقَ آذم من ربه كلمات فتاب عليه اتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فَإِنَّمَا يَكفِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن سَرَعَ عُدَاةً فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ هُدًى يَفْلَحُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون هداية فلا يحزنون بِأَنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنْهُ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَلَمَّا كَفَرُوا وكذبوا بِآيَاتِنَا أولئك أصحاب النار أم بِآيَاتِنَا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار النار بآياتنا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم إسرائيل الذكور نعمتي التي أنعمت عليكم إسرائيل الذكور نعمة التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل الذكور نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل أَقُولِ لِعَمَدِ الذي أَنْعَمْتُ عليكم وَأَوْفُوا بعهدي فِي بعهدكم وَأَوْفُوا بعهدكم فِي بِعْدِكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِهِ وفي بعدكم والجا يطوهم طوهروني وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم بما انزلت مصدقا لما معكم بما انزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تكونوا أو لكافر به ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا آياتي ثمنًا قليلا ولا تشتروا آياتي ثمنًا قليلا ولا تشتروا آياتي ثمنًا قليلًا وَإِذَا يَفْتَقُونَ فَتَّقُونِي وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَدَّأْتُمْ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وآت الزكاة وركع مع راكعين أتَأْمُرُنَا الناس بالبِذْرَةَ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَن تُمْتَسْلُونَ الْكِتَابَ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَن تُمُتَسْلُونَ الْكِتَابَ أصابون الناس بالبذء وتنسون أنفسكم وأنتم تسلون الكتاب وتنسون أنفسكم وأنتم تسلون الكتاب أَفَلَا تَعْفُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأَنَّهُمْ إليه راجعون وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون إليه راجعون وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني سفضلتكم على العالمين. أنعمت عليكم وأني سفضلتكم على العالمين. استراوي لذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين استراوي لذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين يا بني استراوي نذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل قولوا نعمتي التي أنعمت عليكم و انني و على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا شيئا شيئا شيء <Oxide> شيات ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا يأخذ منها عدل شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا تقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم سوء العذاب يذبحون أغناءكم ويتحيون نساهكم, نساهكم من آل فرعون آل فرعون آل فرعون يسومونكم سوم العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم من آل فجعون يسوبونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ نِسَاءَكُمْ وَإِنَّ الْجَيْنَكُمُ مِنْ آلِكِ زَعُونَةٌ لَكُمُ السُّوءُ الْعَذَابُ يُنَبِّحُونَ أَرْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مُوَبِّكُ مَعْوِيٌّ بلاء من ربك معظيم، وفي ذلكم بلاء من ربك معظيم، وإلَّا فَرَقْنَاكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَوْرَقْنَا أَلَتِ الْرَّعْنَ وَأَنْتُمْ تَوْضُونَ وأغرقنا آل الذعون وأنتم تهون، وأغرقنا آل الذعون وأنتم تهون، آل الذعون، آل الذعون وأنتم تهون. فَأَنَّى بَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ مُنْتَظِرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ مُنْتَظِرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وأنتم ظالمون اتقذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون موسى أربعين ميلة ثم اتقذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 موسى أضعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون التخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وأنتم ظالمون ثم عطنا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عطونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والقرآن لعلكم تهتدون لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والقرآن لعلكم تهتدون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 ظلمتم أنفسكم بالتكافر العجلة توب إلى باريكم فخذلوا أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم أنفسكم ولم تمو أنفسكم بالاختياركم العجل فتوبوا إلى باريكم فخرجوا أنفسكم مسال قومي يا قوم إنكم ضرمتون أنفسكم بالاختياركم العجل فتوبوا إلى باريكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم بارئكم فاقتلوا أنفسكم فَتُوبوا الى بارئكم فقتلو انفسكم بارئكم فقتلو انفسكم واذا قام موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم ظلمتم أنفسكم بالتكالك العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُم مِّنْ دَارِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ بِارِيكُم فَتَابَ عَلَيْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ وَعِندَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ وَإِبْقَلْتُمْ يَا مُوسَى لَنُؤْمِنَ لن لَكَ حَتَّى نَرَوَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَوْضُونَ لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَوَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَوْضُونَ يا موسى لن نمنرك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تؤذون لن حتى نرى, حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتموا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائفة وأنتم ترون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَالسَّلْوَى وَالسَّلْوَى, والسلوى وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَالسَّلْوَى قُلُوبٌ طَيِّبَاتٌ رَزَقْنَاكُمْ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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شدتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقة يغفر لكم خطاياكم خطاياكم نغفر لكم خطاياكم نغفر خطاياكم نوفلكم خطاياكم توفر لكم خطاياكم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطت نوفل لكم خطاياكم شتموا رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطت يغفر لكم خطاياكم نغفر لكم خطاياكم شيتموا رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حين شيتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم حيث شيتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبذل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قيل لهم قيل لهم, قيل لهم قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا وَيْلٌ لِّلَّذِينَ فَرَّقُوا كَلِمَاتِهِ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء لما كانوا يفسقون واذ استسقى موسى قومه فقل اضرب بعصاك الحجر موسى قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر واذ استسقى موسى قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَنَصْبِرَ عَلَى قَعَامِهِ وَاحِدٍ فَدَعُو لَنَا رَبَكَ يُخْرِجْ لَنَا مِنْ مَا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِسْسَاهَا وَثُومِهَا وَثُومِهَا وَعَدَفِهَا وَبَصْرِهَا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبذ لغ من بقلها وقفائها وقومها, وقومها وعدفها وبطلها يا موسى لن نصبر على أقعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها, من بقلها وكفائها وكومها وعدتها وبصرها يا موسى لن نصبر على قعام واحد فذولنا ربك يخرج لنا مما تبتل أرض من بق لها وقفاها وكومها وكومها وعدتها وضلها يخرج لنا منا تنبت الأرض من بقرها وقفاها وكومها وعددها وضقرها وقفاها وكومها وعددها وضقرها وَإِذْ قُلْتُمُ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُو لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ دَقْلِهَا وَبِفَائِهَا وَقُومِهَا وَعَلَّتِهَا وَضَقْدِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُنَا الَّذِي هُوَ أَذْنَابِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهدطوا مصرا فإن لكم ما سألتم سهلتم لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكمة عليهم الذلة والمسكمة عليهم الذلة والمسكنة والمسكنه وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب الله. ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون النبين بغير الحق كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلك بما عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إن الذين آمَنُوا والذين هَاجَرُوا والنصارى والصابين من بَعْدِ بالله واليوم الآخر وعمل الْمُؤْمِنُونَ فلهم أجرهم عند وَالَّذِينَ آمَنُوا أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم والنصار والطابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل طالحا فلو أجرهم عند ربهم والنصار والطابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل طالحا فلهم أجرهم عند ربهم من آمن بالله واليوم آخر وعمل صالحاً سلهم أجروا عند ربهم فلهم أجروا عند ربهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين منا منا بالله واليوم لا خير إن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى والصابين بنا ما بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولاهم يحزنون عليهم ولاهم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور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 فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوته واذكروا فيه لعلكم تتقون اتيناكم بقوته واذكروا فيه لعلكم تتقون خذوا ما اتيناكم بقوته واذكروا ما فيه لعلكم تتقون بقوته وذكوهما فيهن علَّتُم تتقون آتيناكم آتيناكم بقوته وذكوهما فيهن علَّتُم تتقون ثم توليتُم من بعد ذلك من بعد ذلك توليتُم من بعد ذلك فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَنْتُمُ الَّذِينَ احْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السِّرِّ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ قِرَدَةً خَاسِئِينَ خَاسِئِينَ خاسين. منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها لكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يأمركم أن تذبحوا بقرة يأمركم أن تذبحوا بقرة لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يأمركم أن تسبحوا بقرة لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يأمركم أن تذبحوا بقرة يأمركم أن تذبحوا بقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن يأمركم أن تبَحُوا بَطَرَه يَحْمُو كُمْ أَن تَبَحُوا بَطَرَه لِفَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ يَحْمُو كُمْ أَن تَبَحُوا بَطَرَه بَطَرِهِ قَالُوا أَتَتَحِذُنَا هُزُوَةَ قَالُوا أَتَتَحِذُنَا هُزُوَةَ هُزُوَةَ هُزُوَةَ قالوا هزوا هزوا <سؤال> قال أتتفق لهزؤاء هزاء هزؤاء قال أقول بالله أن أكون من الجاهلين قال أقول بالله أن أكون من الجاهلين قال أقول بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك لا فارض ولا ذك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون تؤمرون قالوا دع ولنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بطرة صفراء فاتح اللونها كسر ناوين صفراء فاتح اللونها كسر ناوين قالوا دع ولنا ربك يبين لنا ما هي ما هي إن البقر شابه علينا وإنا أن شاء الله لمهتدون وإنا أن شاء الله لمهتدون شاء الله لمهتدون وإنا أن الله لا مهزول، شاء الله لا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسحب الحفر مسلمة اللاجية فيها. تثير الاضلال لا تسقي الحرف مسلمه لا شيء تنينا تثير الاضلال لا تسقي الحرف مسلمه لا قال الان جدت بالحق جئت بالحق, بالحق. لا جدت بالحق جئت بالحق قالوا لا جئتم بالحق قالوا لنا جئتم بالحق قالوا لنا جئتم بالحق فذهبواها وما كادوا يفعلون واذا قتلتم نفسا فدارات فيها فالدارات فيها وإذ قتلتم نفسا فدارتم فيها فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكذون والله مخرج ما كنتم تكذون فقل نضربه ببعضها فقل نضربه ببعضها كذلك يحي الله الموتى الموت الموت ويُريكُ آياتِه لعلَّكُم تَحْنون ويُريكُ آياتِه لعلَّكُم تَحْنون ويُريكُ آياتِه لعلَّكُم تَحْنون ويُريكُ آياتِه لعلَّكُم تَحْنون آياته آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوه فهي كالحجارة أو أشد قسوه أو أشد قسوه من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن لما الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ألا نهار ألا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ثَلْجًا أَمَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ قَشْيَةٍ اللَّهِ مِنْ قَشْيَةٍ لَّاهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَعْمَلُونَ فَتَأْتُونَ أُمَارُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ, ثم يحرفونه مِنْ بَعْدِ مَا قَالُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم وهم يعلمون عقلوه وهم يعلمون يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يَدَّعُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنْتَ قَالُوا آمَنَّا, قالوا آمنا, قالوا آمنا آمنوا قالوا آمنا آمنوا قالوا وَإِذَا طَلَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يُحَادُّكُمْ لِيُحَادُّكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قالوا أتحدث لهم بما فتح الله عليكم يحاجوك بعيد ربك قالوا أتحدث لهم بما فتح الله عليكم يحاجوك بعيد ربك بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنه بما فتح الله عليكم لحاجكم به عند ربكم بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنه بما فتح الله عليكم لحاجكم به عند ربكم بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثن بما فتح الله وعليكم ليوحدوكم ب ليوحدوكم بجند ربكم بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتحوا عليه يحاجوك به عند ربكم أ فلا تخلون فولا يعلمون أن الله يعلم ما يسلون وما يعلمون يسلون وما يعلمون يعلم ما يسيطرون وما يأمرون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمامي إلا أمامي إلا أمامي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمامي ومنهممدون لا يعلمون الكتاب إلا أمني ومنهممدون لا يعلمون الكتاب إلا أمني ومنهممدون لا يعلمون الكتاب إلا أمني وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّون هُمُ إِلَّا يَظُنُّون هُمُ إِلَّا يَظُنُّون هُمُ إِلَّا يَظُنُّون وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّون وإن فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عنز الله ليشتغوا به ثمنا قليلا بأيديهم ثم يقولون هذا من عنز الله ليشتغوا به ثمنا قليلا الحساب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليل الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليل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 وَوَيْلٌ الَّذُوْنَ مِنْ مَا يَسْبُوْنَ وَوَيْلٌ الْمَهْمُوْنَ مِنْ مَا يَسْبُوْنَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسْنَا النَّارُ إلَّا أَيَامًا مَعْدُوْنَ إلَّا أَيَامًا مَعْدُوْنَ مَعْدُوْنَ إلَّا أَيَامًا مَعْدُوْنَ قل أتفلت عند الله عهدًا فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أتفلت عند الله عهدًا فلن يخلف الله عهده أتفلت عند الله عهدا فلن اتخذتم من عند الله عبدا فلن يوف الله عهدا اتخذتم من عند الله عبدا فلن يوف الله عهدا قل اتخذتم من عند الله عدا فلن يوف الله, الله, الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلاء من كسب سيئته وأحقص فيه قضيته فأولئك أصحابنا قضيته فأولئك أصحابنا أنبت بلاء من كسب سيئته وأحقص فيه قضيته طغياؤه فأولائك أصحابنا. طغياؤه بَلَيْمَنْ كَسَبَ سِيَأَةً وَأَحَقَّتْ بِهِ خَطِيئَةً فَأُولَاآكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَطِيئَةً فَأُولَاآكَ أَصْحَابُ النَّارِ أَلَّا فِيهَا خَالِدُونَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة الجنة أولئك أصحاب الجنة والذين آمنوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الْإِسْرَاءِ لَا تَحْبُرُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا يَحْبُرُونَ إِلَّا اللَّهَ إسرائيل <تصفيق> لا تعبدون إلا الله إسرائيل لا تعبدون إلا الله إسرائيل لا تعبدون إلا الله بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا يعبدون إلا الله جَنِي اِسْرَاءَ إِلَّا يَعْذُرُونَ إِلَّا اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءَ لَا تَعْذُرُونَ إِلَّا اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءَ لا يعبدون إلا الله، ولوالد لإحسانه، ولالقربة واليتامى والمساجين، ولالقربة واليتامى والمساجين، ولالقربة واليتامى والمساجين، واليتامى والمساجين، ولالقربة واليتامى والمساجين. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا حَسَنَاتٍ وَقُولُوا إِنِّي سِحْنَا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلَّا <سؤال> قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَن تُمْ مُعْرِضُونَ تَوَلَّيْتُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَن مُعْرِضُونَ تَوَلَّيْتُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَن مُعْرِضُونَ تَوَلَّيْتُمْ إلَّا قَلِيلًا وأنتم معرّون تولّي توب إلا قليلا منكم وأنتم معرّون وإذا قلّم ثقّة لا تسفكون دماءكم ولا تخرن أنفسكم من دياركم من دياركم دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لماذا فتكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وإذا خذنني فتكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وَإِذْ أَخَلَّنِ ثَابِطٌ لَا تَسْفِكُونَ بِمَا أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيَأِكُمْ ثُمَّ أَقْرَضُتُمْ وَأَن تَشْهَدُونَ أَقْرَضُتُمْ وَأَن تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقصون أنفسكم وتخرون فريطا منكم من ديار تظاهون عليهم بالإسم والأدوان ديار تظاهون عليهم بالإسم والأدوان هؤلاء قتلون أنفسكم وتحرون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإسم والعذوان تظهرون عليهم بالإسم والعذوان ديارهم تظهرون عليهم بالإسم والعذوان تظاهرون عليهم بالإثم والعذوان هؤلاء تقسلون أنفسكم وتخرزون فريقا منكم من ديانهم تظاهرون عليهم بالإثم والعذوان ديانهم تظاهرون عليهم بال... الاسم واللوجوان بالاسم واللوجوان ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالاسم واللوجوان. هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم من فيا الموت عليهم بالاس و العضوان ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديالهم تظاهرون عليهم بالإسم والعجوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم أسار تصدوم وهو محروم عليهم إخراجهم أسر تصدوم وهو محروم عليهم إخراجهم يأتكم أسرات بادوه وهو محروم عليهم إخراجهم تصدوم وهو محروم عليهم إخراجهم يَا تُوقُونَ أَسَارَتَ فَادُوهُمْ وَهُوَ محرم عليكم إخراجهم إِخْرَاجُهُمْ يَا تُوقُونَ أَسَارَتَ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ أسارا يأتوكم أسرار فادوهم وهو محروم عليهم إخراجه وإيأتوكم أسرات فدوهم وهو محروم عليهم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكررون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكررون ببعض فما جزاء من يسعى ذلك منكم إلا حزؤ في, في الحياة الدنيا الدنيا الدنيا, الدنيا منكم إلا حزؤ في, في الحياة الدنيا فما جزاء من يسعى ذلك منكم إلا خزي في, في الحياة الدنيا من يطعل ذلك منكم إلا خزي في, في الحياة الدنيا من يطعل ذلك منكم إلا خزي في, في الحياة الدنيا فما جداء من يطعل ذلك منكم إلا خزي في, في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب إلى أشد العذاب وما الله مبغافاً عن ما تعملون يعمنون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآثرة الدنيا بالآخرة الدنيا بالآخرة بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بلا خير بلا خير الدنيا بلا خير الدنيا بالآخرة بالآخرة فلا يخفف عنه العذاب ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل ولقد آتينا ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسول ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسول وآتينا عيسى نبياً البيلاج وأيجبناه بروح القدس وأيدهناه بروح القدس، وآتينا وآتينا عيسى بن مريم يبلغ الناس، وأيدهناه بروح القدس. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ أَسْتَكْبَرُتُمْ تَهْوَى أَنفُسُكُمْ أَسْتَكْبَرُتُمْ تَهْوِي أنفسكم اسْتَكْبَرْتُمْ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ جئكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكترتم تهوى أنفسكم استكترتم أَفَكُلَّمَا جِئَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ إِسْتَكْتَوْتُمْ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قل هنا غل بل نعلم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون يؤمنون بكفرهم فقليلا ما يؤمنون يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفقهون على الذين كفروا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفقهون على الذين كفروا ولم جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستسخون على الذين كفروا ولم جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستسخون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا, وكانوا من قبل يستفحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به جاءهم ما عرفوا كفروا به جاءهم ما عرفوا كفروا به جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الكافرين الكافرين بحث ما اشتروا به أنفسهم بِهِ أَنفُسَهُمْ, بي أنفسهم بي بِهِ أَنفُسَهُمْ بِثَمَشْ كَرَوْهُمْ أي يكفر بما أنزل الله بأي أن ينزل الله من صلّي على من يشاء من عباده أي ينزل الله من صلّي على من يشاء من عباده بما أنزل الله دويلا أي ينزل الله من تبلي على من يشاء من العباد أي ينزل الله من تبلي على من يشاء من عباده بما أنزل الله بغيا من ينزل الله من سطله على من يشاء من عباده أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من سطله على من يشاء من عباده أَن يَذْكُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن تَضْلِيمٍ عَلَى مَن يَشَاءُ أَمْ هُوَ بَالِغٌ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ فباقوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين ولالسيطرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويقون بما وراءنا وهو الحق مصدقا لما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم بما أنزل الله قالون آمنوا بما أنزل علينا ويقرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم لهم آمنوا بما أنزل الله قال نؤمن بما أنزل علينا ويكفون بما وراءه والحق مصدقا لما معه وهو الحق مصدقا لما معه نؤمن بما أنزل علينا ويكفون بما وراءه والحق مصدقا لما معه لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علىنا ويكسرون بما وراءه وَهُوَ الْحَدُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُ لَهُمْ آمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُونَ نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ آمِلُ آمِلُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَلُونُ مِنْ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَأَوْهُ وَهُوَ الْحَكْمُ وَهُوَ الْحَكْمُ مُصَدِّقًا لِمَا بَعْضُهُمْ لَمْ آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق صدقا لما معهم قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معه قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق و الحق مصدقا لما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا واكفرون بما وراء اول وهو الحق مصدقا لما معهم أَلَفَ لِمَا تَقُتُونَ أَنْبَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلٍ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أَنْبَاءَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أَنْبَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلٍ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مؤمنين انبياء الله من قر ان كن تظلمون مؤمنين مؤمنين قل فيمتقتلون انبياء اضلم من قر ان كنتم مؤمنين ولقَرَّجَ أَتُمُوسَى بِالْبَعِيدِنَاتِ فَمَاتَتَقَدَّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَن تُمْ غَالِمُونَ إِتَّقَدَّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَن تُمْ غَالِمُونَ جَاءَكُمُ مُوسَى بِالْبَعِيدِنَاتِ فَمَاتَتَقَدَّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَن تُمْ اتخذتم العلم بعدي وأنتم ظالمون جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العلم بعدي وأنتم ظالمون موسى بالبينات ثم اتخذتم العلم بعدي وأنتم ظالمون جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من دعبه وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من دعبه وأنتم ظالمون بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ولقد جئكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده بعده وأنتم غافلون وإذا أخذنا ميثاقكم ورتعنا ثوقة الطور ميثاقا ورتعنا ثوقة الطور وإذا أخذنا ميثاقكم ورتعنا ثوقة الطور وإذا أخذنا ميثاقا ورتعنا ثوقة الطور هُوَ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا آتيناكم بقوة واسمعوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا آتيناكم, آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قلوبهم العجل بكفرهم قلوبهم العجل بكفرهم قل بس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين به إيمانكم إن كنتم مؤمنين به إيمانكم إن كنتم مؤمنين إيمانكم إن كنتم مؤمنين يأمركم به إيمانكم إن كنتم مُؤمنين به إيمانكم إن كنتم مُؤمنين يأمركم به إيمانكم إن كنتم مُؤمنين به إيمانكم إن كنتم مؤمنين يأمروكم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قلبي سما يأمروكم به إيمانكم إيمانكم إيمانكم إن كنتم مملين يا ملكم به إيمانكم إن كنتم مملين يا ملكم به إيمانكم إن كنتم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله قائمة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين إني فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أم آخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل إن كانت لكم الدار الآخرة ألا آخرة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 تَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ أَيْدِيهِمْ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ والله عليم بالظالمين ولا تجد أنهم أحرس الناس على حياتهم ومن الذين أشرقوا الناس على حياتهم ومن الذين أشرقوا ولا تجد أنهم أحرس الناس على حياتهم ومن الذين أشرقوا وَلَن تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَن تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَن أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدٌ له يعمر ألف سنة،, سنة أحدٌ له يعمر ألف سنة، وما هو بزحزحه من العذاب أن يعمر، أن يعمر، والله بصير بما يعملون تعملون. قل من كان عدو لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بيننا بينه لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بيننا بينه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 وبشرى للمؤمنين للمؤمنين ومدوب شرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبيريل ونيكال فإن الله عدو للكافرين ونيكال فإن, فإن الله عدو للكافرين للكافرين وميكائيل فإن الله عدو للكافرين وجبريل واميكائيل فإن الله عدو للكافرين واميكائيل فإن الله عدو للكافرين وجبرائيل واميكائيل فإن الله عدو للكافرين للكافرين وجبرئل وميكائل فإن الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو للكافرين وجر إيل وملك إيل فإن الله عدو لك فيب ولقد أنزلنا إليك آيات بينات أنزلنا إليك آيات بينات ولقد أنزلنا إليك آيات بينات آيات بينات آيات بينات ولقد أنزلنا إلىك آيات بينات وما يخفر بها إلا الفاسقون بها إلا الفاسقون وَمَا يَفْعَلُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب أُوتُوا الْكِتَابَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَهُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جِئَ أَهْرَسٌ مِنْ أَنفِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ طَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَهُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وما كثرت ليمان ولكن الشياطين كفوا ولكن الشياطين كفوا يعلم الناس السحر وما أنزل على الملائكة بباب لهوت وما لهوت وما أنزل على الملائكة بباب لهوت وما لهوت على الملائكة بباب لهووت وماووت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفزقون به بين المرء وزوجه وما هم بضال نبي من أحد إلا بإذن الله من أحد إلا بإذن الله من أحد إلا بإذن الله وما هم بضال نبي من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يغضون ولا ينسوهم. يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الاخره من خلاق من خلاق اشتروا ما لهم في الاخره من خلاق لمن اشتروا ما لهم في الاخره من خلاق في الاخره من خلاق في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتريه ماله في الآخرة من خلاق, خلاق ولبث ما شعوا به أنفسهم به أنفسهم به أنفسهم ولبيس ما شروا به أنفسهم, به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير أنهم آمنوا واتقوا لمعتوبة من عند الله خير ونوىهم آمنوا واتقوا لمعتوبة من عند الله خير آمنوا آمنوا واتقوا لمعتوبة من عند الله خير ولو أن لهم واتقوا واتق من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظلنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظلنا وسمعوا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظلمنا واسمعوا امنوا امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظلمنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم عذاب ليم عذاب اليم, عذاب أليم وَلِكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِكَافرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَرْتُ الذَّيْن كَذَّبُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ غَيْرِ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ غَيْرِ رَبِّكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ ربكم أي ينزل عليكم من خير من ربكم عليكم من خير من ربكم من أهل الكتاب وللمشركين أي ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل كتاب وللمشركين أدنى الزر عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء يشاء من يشاء والله ذو التضليل عظيم. ما نسخت من آية أو نسيها نقص بخير منها أو مثلها منها أو مثلها منها أو مثلها أو نسأها نقص بخير منها أو مثلها منها أو مثلها نات بخير منها أو مثلها من آية لو ننسها نات بخير منها أو مثلها آية, آية لون انسها نات بخير منها أو مثلها من آية أَوْ نَسْخًا لِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا مَا نَسْخٌ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسْخًا لِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ شَيْءٌ قَدِير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ شيء قدير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله لهم ملك السماوات والأرض؟ ولا ألم تعلم أن الله لهم ملك السموات ولد؟ ألم تعلم أن الله لهم ملك السموات ولد والأرض؟, والارض وما لكم من دون الله من وليه ولا نصير من وليه ولا نصير؟ وما لكم من دون الله من والديم ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ موسى من قبل، موسى من قبل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الخطرا بالايمان فضلا لسواء السمين فقد ضل سواء السمين بما ان تقضى لسواء السمين بما فقد ضل سواء السبيل بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدأ الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفراء، يردونكم من بعد إيمانكم كفراء، من أهل كتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفراء، والكثيرون من أهل كتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفراء، من بعد إيمانكم. لو يردونكم من بعد ما لكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يحفي الله بأمره بأمره حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير, شيء قدير شيء قدير شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيم الصلاة وآت الزكاة وآت الزكاة وآت الزكاة وما تقدموا لأفوسكم من خير تجدوه عند الله لأفوسكم من خير تجدوه عند الله تجده عند الله من خير تجد عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى نصاي هودا أو نصارى وقالوا لَن ڈْخْلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارِيًّا ذَلِكَ أَمَانِيُّهُمْ تِلْكَ أَمَانِيهِمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بُرْهَانَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بُرْهَانَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بوها لكم ان كنتم صادقين قل لا توهمها لكم ان كنتم صادقين دنا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر وانذر ربه فله اجر عند ربه وهو محسن فله أجره عند ربه من فلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بنا من فلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بنا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه. من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه. فله أجر عند ربه. وهو محسن فله. أجره عند ربه ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا يحزنون عليهم ولا يحزنون ولا خوف عليهم ولا يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ليست النصارى على شيء على شيء ليست النصارى على شيء على شيء. شيء شيء شيء شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم سلام يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيه يختلفون يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع عمت أجد الله أه يذكر فيه اسمه وسعى في, وسعى في خرابها ومن أظلم من من عمت أجد الله أه يذكر فيه هسمه وسعى في خرابها وسعى خرابها ومن أظلم من من عمت أجد الله أجد كرفيه سمو وتعي في خابها أولئك ما جان لهم أن يدخلوها إلا قائفين يدخلوها إلا قائفين لهم أي يدخلوها إلا قائسين لهم أي يدخلوها إلا قائسين هؤلاء كما كان لهم أي يدخلوها إلا قائسين لهم ايذ قالوها الا خائفين خائفين لهم في الدنيا خذ في الدنيا خذ في الدنيا خذ لو مو في الدنيا خذ ولهم في الاخره عذاب عظيم في لاخره عذاب عظيم في الآخرة في الاخره عذاب عظيم في الاخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض, والأرض كل له قارثون بجيع السماوات والأرض والأرض والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كون فيكون يقول له كن سيكون قضى أمرا فإنما يقول له كن سيكون قضى أمرا فإنما يقول له كن سيكون قضى أمر فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْتَ كُونْ قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْتَ كُونْ قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْتَ كُونْ قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْتَ كُون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية تأتينا آية آية, آية. تأتينا آية. آية آية آية تأتينا آية تأتينا, آية. تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قبلهم مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابه قلوبهم قدر إن الآيات لقوم يقون آيات لقوم يقون آيات ألا آيات لقوم يوقنون قد بينا الآيات لقوم يوقنون لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا عُزّرناك بالحق بشيرا ونذيرا بشيرا ونبيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عن اليهود ولن النصارى حتى تتبع علتهم ولن النصارى حتى تتبع ملتهم ولن النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عن اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضي عنك اليهود ولا النصاري حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى, الهدى.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 مالك من الله من وليه ولا نصير من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير أهواءهم بعد الذي جاك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصيب جاك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصيب من ولي ولا نصيب الذين آتيناه الكتاب يكلو له حق سنوته آسإمه آتيناهم الكتاب يسنونه حقة لا وجه ولئك يؤمنون به يؤمنون به ولئك يؤمنون به يؤمنون به ومن يكفر به أولئك هم الخاطئون. فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الْكَافِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ إِسْرَائِيلَ إسرائيل الكون نعمة التي أنعمت عليكم وأنني سبّلتكم على العالم يا بني إسرائيل الكون نعمة التي أنعمت عليكم وأنني سبّلتكم على العالم عليكم وأنني سبّلتكم على العالم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا شيئا شيئا شيئا, شيئا, شيئا شيات ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذْ رَسَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ فَأَتَمَّهُ وَإِذْ رَسَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ إِذْ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فأسمهم وإذ ارتدي إبراهيم ربه بكلمات فأسمهم قال إني جاعلك للناس إماما للنيس إماما قال ومن ذري يدي قال لا ينال عهدي الظالمين عهدي الظالمين قَالَ لَنَا يَا الْوَعْدُ يَا الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْمُنَاسِ وَأَمْنًا لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى مُصَلًّى مُصَلِّي إبراهيم مُصَلَّى واتَحِلُوا مِنْ مَطَامِ إبراهيم مُصَلَّى مُصَلِّي وعَهِدَنَا إِلَى إِدْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَوْ بَحِرَاءَ بَيْتِ الْأَطْقَافِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَرُكْعِ السُّجُودِ بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أو طهراء بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود إبراهيم وإسмаيل أو بحر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود والعاكفين السجود. وَعِبَادَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَرْضَهُمَا بَنِي الصَّالِحِينَ وَالْعَائِشِينَ وَالرُّكَّاعِ السُّجُودِ أَرْضَهُمَا بَنِي الصَّالِحِينَ وَالْعَائِشِينَ وَالرُّكَّاعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَلَّا يَجِدُوا فِيهِ مَنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ رب جعل هذا بلدا منو ورزقه له من الثمرات منا من منهم من من بالله واليوم لا خد آمنو ورزقه له من الثمرات منا من منهم من من بالله واليوم لا آمنوا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر دلزا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر واليوم الآخر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 النار أضطره إلى عذاب النار قال ومن كفرت فأمجعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وليس المصير وليس المصير وَإِذْ يُوَفَّ أَبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَإِذْ يُوَفَّ أَبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وأضنا مناكما وأرنا مناكما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أضنا وبعث فيه الرسول منهم يسلوا عليهم آياتك ويعلوهم الكتاب والحكمة ويزكي عليهم آياتك آياتك. آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فيهم رسل منهم يسنو عليهم آياتك ويعلموهم الكتاب والحكمة ويذكين عليهم آياتك ويعلموهم الكتاب والحكمة ويذكين ربنا وابع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلنهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يضغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إبراهام إلا من سفه نفسه وَمَن جَادَّ الرَّدُّ عَنِ الذِّلِّ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن تَفَهَّلَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا الدُّنْيَا الدُّنْيَا, الدنيا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ في الآخرة لمن الصالحين في الاخره لمن الصالحين وانه في اخره لمن الصالحين ان قال له ربه اسلم رب اسلم رب اسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعفوب بها إبراهيم بنيه ويعفوب إبراهام بنيه ويعفوب وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه ويعقوب بها إبراهيم بنيه ويعقوب ووصي بها إبراهيم بنيه ويعفوب بها إبراهيم بنيه ويعفوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأنتم مسلمون استطع لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا بني إن الله استطع لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء الحضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من دعجين إِذْ قَال ابنِهِمَا تَحْبُذُونَ مِنْ بَعْثٍ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لَهُ تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْثٍ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ الْمَوْتُ إِذْ قَال لَهُ تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْثٍ شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبون من بعد أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبون من بعد لبنيه ما تعبون من بعد قالوا نعبد إلى ذاك وإلى آبائك آبائك آبائك آبائك آب إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إلى واحد إلى ذو واحد إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إلى ذو واحد ونحل له مسلمون ونحل له مسلمون ونحل له مسلمون تلك رملة قد خلت لَعَمَا كَسَمَتْ ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا نصارى تهتدوا يهودا او نصارى تهتدوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل مِنَّا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً قُلْ بَلْ مِنَّا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَحْتُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبّيون لربهم أن نبيون لربهم موسى وعيسى وما أُوتِي النبّيون لربهم قُلوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْ أنزل إليما وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أتي موسى وعيسى وما أتي النبئون لربهم النبئون لربهم موسى وعيسى وما أُوتِي النبِيُّونَ لِرَبِّهِمْ موسى وعيسى وما أُوتِي النبِيُّونَ لِرَبِّهِمْ إبراهيم وإسمايل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبِيُّونَ من ربهم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 ويعقدو بأوا الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي وما أوتي النبي من ربهم قولوا والله وما أنزل إلينا وما أنزل إلآ إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولسبيق وما أتي موسى وعيسى موسى وعيسى وما أنوتيان نبيون نعبد به لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون, ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد استدعوا آمنتم به فقد استدعوا ما آمنتم به فقد استدعوا آمنتم به فقد استدعوا ما آمنتم به فقد اهتدوا. فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ ومن احسن من الله صرغ صرغه ومن احسن من الله صرغه ومن احسن من الله صرغه ونحن له عابدون ونحن له عابدون ونحن له عابدون, ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم <س1> ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم, ولكم أعمالكم <تشف autre inheritor> ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم <تشفى> ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارى نصارى وَلَبِاعِ قَكَانُ هُودًا أَوْ نَصَارَى أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى نَصَارَى وَال أسباب كانوا هودا أو نصارى هودا أو نصارى قل آهنتم أعلم أن الله آهنتم أعلم أن الله آهنتم أعلم أن الله آهنتم أعلم أن الله أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ اانتم تعلمون ان الله ولن اظلم من كن كتم شهاده عنده من الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله ولله غافر عن ما تحملون تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فيقول السفهاء من الناس ما شاء الله منهم قبلتهم التي كانوا عليها قبلتهم التي كانوا عليها، والله مع قبلتهم التي كانوا عليها، والله مع قبلتهم التي كانوا عليها، من النّاس ما والله مع قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء من الناس ما والله مع قبلتهم التي كانوا عليها والله مع قبلتهم التي كانوا عليها والله مع قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يشار إلى صراط مستقيم، يشار إلى صراط مستقيم، يشار إلى صراط مستقيم، يهدي من يشار إلى صراط مستقيم. وكذلك جعل لكم أمّة وسقّل لتكونوا شهداء على الناس ويكون نبّوصون عليكم شهيدا على الناس ويكون نبّوصون عليكم شهيدا شهداء على الناس ويكون نبّوصون عليكم شهيدا جعل لكم أمته وتقدي تكونوا شهداء على الناس ويكونوا موسون عليكم شهيدا. جعل لكم أمته وتقدي تكونوا شهداء على الناس ويكونوا موسون عليكم شهيدا. وسقا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسقا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عخبيه لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عخبيه عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقبل يَوَقَلِبُ عَلَى عَبِينِ عَلَيْهَا إلَّا لِنَعْلَمَ مَنِ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنِ يَوَقَلِبُ عَلَى عَبِينِ وَمَا جَعَلَ الْقِبَلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلَّا لِنَعْلَمَ مَنِ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنِ يَوَقَلِبُ عَلَى عَبِينِ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 إن الله الناس لرؤوف الرحيم لرؤوف الرحيم لرؤوف الرحيم لرؤوف الرحيم إن الله الناس لرؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلن ولينك قبلة توضها، توضها. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلن ولينك قبلة توضها، قد نري تقدُّب وجهك في السماء، فلن ولي أنك قبلة توضيها، توضيها، فلن ولي أنك قبلة توضيها في السماء، فلن ولي فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وإن الذين أوتوا الكتاب الكتاب لا يعلمون أنه الحق مغضبهم ومن الله مغافلًا عما يعملون تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما ترعوا قبلتك الكتاب بكل آية ما ترعوا قبلتك وَلَئِنْ تَيْتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ قُلْ أُوتِلَ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ قُلْ أُوتِلَ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قبلتك. ولئن أتى الذين أُوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلك وما أنت بتابع قبلك وما أنت بتابع قبلك وما أنت بتابع قبلك وما بعضهم بتابع قبلت بعض وما بعضهموا بتابع قبل سبع ولئن استبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين أهوأهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن استبعته وأهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين جئك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أبناءهم أبناءهم أبناءهم, أبناءهم, أبناءهم, أبناءهم الذين آتيناهم آتناه الكتاب يعرض له كما يعرضون أبناءه وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحكم ربك فلا تكونوا من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات الخيرات هو مولاها فاستبق الخيرات ولكل وجهه هو موليها فاستبق الخيرات اينما تكونوا يحسبكم الله جميعا ياتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير شيء قدير شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فوال وجهك شفر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ولا الله بغافل عما تعملون يعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرار وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون وخشوني حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون وخشوني عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون وخشوني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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فيكم رسل منكم يسلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.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 فيكم رسولا منكم يسلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يسلو عليكم آياتنا آياتنا آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يسلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني أذكركم فذكروني أذكركم فذكروني أذكركم فذكروني أذكركم وشكروني ولا تكفون ولا تكفوني يا أجدوا الذين آمنوا وستعينوا بالصدر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة والصلاة آمنوا آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون بل احياء ولكن لا تشعرون بل احياء ولكن لا تشعرون ولن ندنو انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص والثمرات بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص والثمرات بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال انفس والثمرات ولنبلوا أن وانكم بمشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون, إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولائك عليهم صلوات من الرب ورحمه ورحمه عليهم صلوات من الرب ورحمه عليهم صلوات من الرب ورحمه اولائك عليهم صلوات من الرب ورحمه عليهم صلوات من الرب ورحمه وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ فمن حج البيت أو يعتم وغلاجناح عليه أن يطوف بهما أن يطوف بهما فلاجناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم خيرا فإن الله شاكر عليم ومن يتطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ومن يتطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين كنوا ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه الناس في الكتاب أولئك يلعون الله ويلعون اللعينون من الناس في الكتاب أولئك يلعون الله ويلعون اللعينون من بعد ما رأى الناس في الكتاب أولئك يلعون الله ويلعون اللعينون انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا أَنذَرْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الرُّسُلُ إِنَّ النَّاسَ فِي الْكِتَابِ إِلَّا يَظْلِمُونَ لِنَسْفِ الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ لِنَسْفِ الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللامنون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والهداة من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لا يلعنهم الله ويالعنهم اللعينون والهذين من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لا يلعنهم الله ويالعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم قالوا فأولئك أتوب عليهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والنيس أجمعين عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كفارٌ لَّك عليهم لعنة الله وَالملائكة وَالناس أجمعين كفارٌ لَّك عليهم لعنة الله وَالملائكة وَالناس أجمعين كفار اولى انك عليهم نعمه الله والملائكه والناس اجمعين ان الذين كفروا وما سوهم كفار اولى ان عليهم نعمه الله والملائكه والناس اجمعين القائلين فيها لا يخفف عنه العذاب ولا هم يضرون ولا هم يضرون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد وإلهكم إله, واحد وإلهكم إله, واحد وإلهكم إله واحد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 وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُونَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّفِ والسحاب المسطر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وما أنزل الله من السماء مما إنس أحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسطر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وتصريف الريح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون فأحياه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة فيها من وتصريف الريح والسحاب المتخثر والسحاب المتخربا بين السماء والأرض لآيات لقوم يؤمنون وما أنزل الله من السماء مما فأحیا من الأرض بعد نوسيها ورست فيها ورست فيها من كل ذابة وتصريف الزيح والسحاب المسفقرب إلى السماء والأرض الآيات لقوم يعقلون.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 وَبَثَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَابْتِهِ وَتَصْرِي فِي الْيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَحَّقَرْ بَيْنَ السَّمَايَيْنِ وَالْأَرْضِ لَا أَيَاتٍ لَا أَيَاتٍ مِطَوَّمِيَعْفُونَ فَأَحْيَيْهِ الْأَبْطَبْ عَدْمَ أَوْتِهَا وَبَثَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَابْتِهِ وَتَصْرِي فِي وَالسَّحَابِ الْمُسَحَّقَرْ والسحاب المسفر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض والخلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والكُلّ التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله من السماء إنما إنما إنما إنما إنما إنما إنما إنما إنما إنما إنما إنما إنما إنما إنما إنما والسحام المسخر بين السماء ولضل آيات القوم يعقلون لآيات القوم يعقلون لآيات القوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض وإختلاف الليل والنهار والفلت التي تجري في البحر والخلف التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا, فأحيا بهم أرض بعد موتها وبث فيها من كل بذابة وتصريف الزيح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتحد من دون الله أنداذا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن النس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا شد حبا لله ولو ترى الذين ولموا إذ العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب ظلوا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب إذ يرون العذاب أن القوة لله وأن الله شديد العذاب. ظلموا إذا رونا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو ير الذين ظلموا إذا رونا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو ير الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب التابع الذين التبعوا من الذين التبعوا ورأوا العذاب وتفتَّعت بهم الأسباب الأسباب بهم الأسباب التبع الذين التبعوا من الذين التبعوا ورأوا العذاب وتفتَّعت بهم الأسباب بهم الأسباب بهم الأسباب, بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرؤ منهم كما تبرؤ منا منهم كما تبرؤ منا لو أن لنا كرّة فنتبرؤ منهم كما تبرؤ منا كما تبرؤ منا كما وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرها فنتبرؤ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسارات عليهم، عليهم وماهم بخالدين من النار، النار، النار،, النار وماهم بخالدين من النار. يا أيها الناس كن من ما في الأرض حلالا وطيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يعمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يابركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 ما أنزل الله قالوا بل نتبرى ما ألفنا عليه آباءنا ما أنزل الله قالوا بل نتبرى ما ألفنا عليه آباءنا آه وَإِذَا قُيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا وَإِذَا قُيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يحفنون شيئا ولا يهددون أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون شيئا ولا يهتدون شيء أولا يهتدون شيئا أو ولا يهذون شيئا ولا يهذون أو لو كان آباؤهم آباء لا يعطون شيئا ولا يهذون شيئا ولا يهذون ومثل الذين كفوا كمثل الذي ينحى بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إلا دعاء ونداء إلا دعاء ونداء, إلا دعاء ونداء. صم. من لا يحيون سوم لا يحيون يا أيها الذين آمنوا كل من طجبات ما رزق لكم وشكر لله إن كنتم إياه تعبدون من طجبات ما رزق لكم وشكر لله إن كنتم إياه تعبدون إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون رزقناكم وشكروا لله إن كنتم إياه تعبون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم آمنوا آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون إنما حظم عليكم الميتة والدم ونحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ونحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن الضر وغير باع ولا عاج فلا إسم عليه فلا إسم عليه فلا, اسم عليه فلا اسم عليه فَمَنْ ذَكَرَ وَغَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَنْ يَذْكُرْ وَغَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ فَلَا إِثْمَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ غير بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بضونهم إلا أن رَوا يُكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُذَكِّيهم مَا يَكُولُونَ بِضُونِهِمْ إلَّا أنَّ رَوا يُكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُذَكِّيهم بضونهم إلا أنَّ رَوا يُكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُذَكِّيهم ما أنزل الله من الكتاب واجتذبهم فملوا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار ولا يكذبهم الله يوم القيامة ولا يزكّيهم بطولهم إلا النار ولا يكذبهم الله يوم القيامة ولا يزكّيهم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 وأشتول بي زمن قليلاً أولادكما يأكلون في بطونه إلا أن غلا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم ولهم عذاب أليم, ولهم عذاب أليم هؤلاء الذي اشتروا بالالة بالهدا والعذاب بالموثرة ثم أصبرهم على النار النير، فما أصبرهم على النار النير، والعذاب بالموثرة ثم أصبرهم على النار أنَّ بِالْهُدِّ وَالعذابِ الْمَوَفَّرَةَ فَمَا أَصَّبَرَهُمْ عَلَى النَّبِيِّ أَنَّ أُولَآئِكَ الَّذينَ اشْتَرَوْا الظَّلَالَ تَبِلُ الْهُدَى وَالعذابَ الْمَوَفَّرَةَ فَمَا أَصَّبَرَهُمْ عَلَى النيد. بالهدي والعذاب الموفر فما أصدروا على النار. بالهدي والعذاب الموفر فما أصدروا على النار. ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ بِالْأَنثِ وَلَا جَوْهَتِهِمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْجِبْرُ مَنْ آمَنَ وَلَكِنَّ الْجِبْرُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ نَوَى آيَةَ الْمَال وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي رِقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ والنبيين وآت المال على حفه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة ولكن الفر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حفه ذوي القربى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسالين وفي الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البض من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي الدين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب, الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة ليس البر أنت والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ملامن بالله واليوم ناجر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى وآت المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائدين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى ذوي القربى واليتامه والمتاكين وبلى السبيل والسائلين وفي الذقام واقام الصلاة وآتى الزكاة ولكن في الرمى منًا بالله واليوم ما الكيل والكتاب والنبين وآت زمان وآت المال على حبه ذوي القربى واليتاما ذوي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الزقام وأقام الصلاة وآت الزكاة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 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَكِنَّ الَّذِينَ بِغَمَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ آخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القردى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبن السبيل والسائلين وفي الزقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي وتدقى وأقام الصلاة وآت الزكاة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا بعهدهم اذا عاهدوا بعهدهم اذا عاهدوا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البلاء والصادقين في البأساء والضراء وحين البس وحين الباس والصادقين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. أولئك الذين صرخوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل القتل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل القتل, القتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل القتل آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل القتل الحرب بالحرب والعرب بالعرب والأنثى بالأنثى والأنثى بالأنثى والأنثى بالأنثى والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أهله شيئاً فتباؤ بالمعروف وأداء إليه بإحسان وأداء إليه بإحسان من أهله شيئاً فتباؤ بالمعروف وأداء إليه بإحسان فَمَنْ أُعْطِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتَصَدَّعَ بِالْمَحْرُومِ شَيْءٌ فَتَصَدَّعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَمَنْ أُعْطِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتَصَدَّعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأذَاءٌ إليه رحيم صالح ذلك تخفيف من ربك ورحمة ورحمة ذلك تخفيف من ربك ورحمة فمن اعتد بعد ذلك فله عذاب أليم عذاب أليم فمن اعتد بعد ذلك فله عذاب أليم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 يا اولي الالباب لعلكم تستقون حياه يا اولي الالباب لعلكم تستقون ولكم موت القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم موت يا اولي الالباب لعلكم موت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 قُتِلَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خِيَرًا الْوَصِيَّةُ للوالدين وَالْأَقْرَبِينَ بالمعروف الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَدَّثًا عَلَى الْمُتَّقِينَ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 فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُم فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ إِثْمًا عَلَيْهِمْ عليه. بَيْنَهُم فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِمْ جَنَفًا وَإِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُم فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِمْ موصى جنا أو إثم فاصلاح بينهم فلا إثم عليه فلا إثم عليه فمن كف من موصى جنا أو إثم فاصلاح بينهم فلا إثم عليه جنا أو إثم فاصلاح بينهم فلا إثم عليه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 يا أجها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قبركم لعلكم تتقون يا أجها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبركم لعلكم تتقون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 مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى. مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فدية طعام مساكين فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له خيرا فهو خير له فَمَن يَطْوَعْ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ الْهُـذَى فَهُوَ خَيْرُ الْهُـذَى وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تعلمون وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان للنيس وبينات من الهدى والفرقان القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من الهدى والفرقان للنيس وببينات من الهدى والفرقان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبذرة من الهدا والفرقان من الهدا والفرقان من الهدا والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبذرة من الهدا والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ذل للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر مريضا أو على سفر فعدة من أيام خفض فعدة من أيام خفض يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشعرون هداكم ولعنكم تشكرون هديكم ولعنكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعنكم تشكرون هداكم ولعنكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعنكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أُجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا دعاني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أجيب دعوة الداعي ذا دعان لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم نسائكم نسائكم نسائكم وحللكم ليلة الصيام روفك إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن لهن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَالُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَالُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْأَنَا مَا شِيْطَنَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ فَلَا نَابِشُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ نَابِشُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ فَلَا نَابِشُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كتب اللَّهُ لَكُمْ فَلَا نَابِشُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا اللَّهُ لَكُمْ فَل أنا ما شهواهن وبداو ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واكونو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهم وانتم عاكفون في المساجد وانتم عاكفون في المساجد ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تبرضوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون للناس لعلهم يتقون للناس لعلهم يتقون كذلك يبذر الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلو بها إلى الحكام تأكل فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون الناس بالاسم وأنتم تعلمون أموالكم بينكم بالباطل وتجنو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باسم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتجنو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون الناس بالاسم وأنتم تعلمون أموالكم بينكم بالباطل وتجلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتجلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون ولا تقولوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون أموالكم بينكم بالباقي وتجلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباقي وتجلو بها إلى الحكام لتأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس باسم وأنتم تعلمون من أموال الناس باسم وأنتم تعلمون بالاسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل له الأهل له ال أهل له الأهل قل هي مواصي للناس والحج للنيس والحج، وليس البيض بأن تأتي البيوت من ظهورها، ولكن البيض من استقى، ولكن البيض من استقى، من استقى البيوت من ظهورها، ولكن البيض من اتقى ولكن البيض من استقى من استقى البيوت من ظهورها ولكن البيض من اتقى بأن تلبوت بيوت من ظهورها ولكن الجر بمن اتفق ولن تجر بأن تلبوت بيوت من ظهورها ولكن الجر بمن اتفق من اتفق وقت بيوت من ابوابها من ابوابها من ابوابها, من أبوابها البيوت من أبوابها وات البيوت من أبوابها, من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون لعلكم تصلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعبدوا الذي لا ولا تعبدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلهم حيث تقسموهم وأخرجهم من حيث أخرجكم وقتلهم حيث تكسموهم وأخرجهم من حيث أخرجكم والذنب أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم ويند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ آلْكَافِرِينَ كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ الْكَافِرِينَ فَإِن تَابُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين <التقون> الشهر الحرام بالشهر الحرام والحومات قصاص فمن اعتدى عليكم تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم عليكم تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم عليه بمثل ما اعتدى عليكم فما اعتدى عليكم تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا واحسنوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا واحسنوا إن الله يحب المحسنين وأدين الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدى أحسنتم فما استيسر من الهدى فإن أحسنتم فما استيسر من الهدى فان احفرتم فلتنسيروا من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ورؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَمٌ مِّ الرَّأْسِهِ ثَدِيرَةٌ مِّ وَصِيَاءٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مِّ الرَّأْسِهِ ثَدِيرَةٌ مِّ وَصِيَاءٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ بِهِ أَذَمٌ مِّ الرَّأْسِهِ ثَدِيرَةٌ مِّ وَصِيَاءٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ بِنِي أَلَمْ مِرْأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مَرِيضًا لَوْ بِهِ أَلَمْ مِرْأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مَرِيضًا أو به من للوقسه فبلية من صيام أو صدق أو نسك فمن كان منكم مريضا أو به أذن للوقسه فبلية من صيان أو صدق أو نسك من راته فبلية من صيان أو صدق أو نسك مريض أو به أذن بوقسه ففريضة من, من صيام أو سرقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستسرا من الهدي أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستسرا من الهدي فإذا أمنتم فمن تمتع تعب العمر إلى الحج فمستيسر من الهد أمنتمو فمن تمت تعب العمر الحج فمستيسر من الهد فإذا أمنتم فمن تمتع تعب العمر إلى الحج فمستيسر من الهد فَبَلَغْنَاهُ يَا بِتْ قِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ ذَلِكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله, واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات. فَمَنْ شَرَطَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَمَن شَرطَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ خَيْرٌ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اتقوا اتقوا فان خير الزاد التقوى اتقوا واتقوني يا اول الالباب يا اول الالباب يا اول الالباب واتقوني يا اول الالباب يا أُنِّي الْأَلْبَابْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَرْتَعُ فَضْلًا مِّعَ رَبِّكُمْ جُنَاحٌ أَن تَرْتَعُ فَضْلًا مِّعَ رَبِّكُمْ جُنَاحٌ أَن تَرْتَعُ فَضْلًا مِّعَ رَبِّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَرْتَعُ فَضْلًا مِّعَ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ اذاكتم من عرفات تذكروا الله عند المشعر الحرام فاذاكتم من عرفات تذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم كما هداكم كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أتى من حيث أتى الناس واستوفر الله إن الله غفور رحيم فَإِذَا قَضِيتُمْ مَلَائِكَةً فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُم شد إكرار آباءكم آباءكم وأشد إكرار كذكركم آباءكم أو أشد إكرار كذكركم آباء أو أشد ذكرا ملاتكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا قضيتموا ملاتككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا يرككم آباؤكم أو أشد ركرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاص، من خلاص، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاص. في الدنيا وما لهم في الآخرة من فلاة ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من فلاة آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من فلاة آتنا في الدنيا في الدنيا وما له في الأخرة من صلاة من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من صلاق من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من صلاة من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاص في الآخرة من خلاص فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاص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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي علذاب النار آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي العذاب النار آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي العذاب الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي العذاب الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقل عذابنا. من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقل عذابنا. وفي الآخرة حسنته وقنا عذابنا ومنهم من يقول ربنا آتينا في الدنيا حسنته وفي الآخرة حسنته وقنا عذابنا ربنا آتينا في الدنيا حسنته وفي الآخرة حسنته وقنا وقنا عذابنا اولائك لهم نصيب مما كتبوا لهم نصيب مما كسبوا اولائك لهم نصيبهم مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في ايام معدودات في أيام معدودات، في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن استقى. فلا اسم عليه لمن اتقى فلا اسم عليه لمن اتقى لمن اتقى فلا اسم عليه لمن اتقى لمن اتقى لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أنكم إليه تحشرون إليه تحشرون، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أنكم إليه تحشرون، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أنكم إليه تحشرون، أنكم إليه تحشرون. أنكم إليه تحشرون. أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك طوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وهو ألد الخصام في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وهو ألد الخصام يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام من يعجبك طوله في الحياة الدنيا ويشهد الله علامات قلبه وهو ألد الخصال ومن الناس من يعجبك طوله في الحياة الدنيا ويشهد الله علامات قلبه وهو ألد الخصال وإلا تولى تعافى الأرض ليُفسد فيها ويُهلك الحفَّ والنس في الأرض يفسد فيها ويهلك الحظ والنسل، وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحظ والنسل، وإذا تولى سعى في يفسد فيها ويهلك الحظ والنسل، في يفسد فيها ويهلك الحظ والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله فقدته العزة بالاسم بالاسم بالاسم واذا قيل له اتق الله فقدته العزة بالاسم واذا قيل له اتق الله فقدته العزه بالاسم فحسبوه جهنما ولبئس مآل ولبئس مآل ومن الناس من يشرين السهو بثغاء مرضات الله مرضات الله إلى ثغاء مرضات الله من يشرين السهو بثغاء مرضات الله ومن الناس من يشرين السهو بثغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد يا حجها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة كافة في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا بخلو في السلم كاف في السلم كاف يا أيها الذين آمنوا آمنوا بخلو في السلم كاف ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين لكم عدو مبين فانزلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فعلموا أن الله عزيز حكيم جاءتكم البينات فعلموا أن الله عزيز حكيم جاءتكم البينات فعلموا أن الله عزيز حكيم جئكم البينات فعلموا أن الله عزيز حكيم فإنزلتم من بعد ما جاءتكم البينات فعلموا أن الله عزيز حكيم فعلموا أن الله عزيز حكيم هل يُظهر إلا أن يأكِّيهم الله في ظلٍّ من الغمام والملائكة وقضي الأمر يأكِّيهم الله في ظلٍّ من الغمام والملائكة وقضي الأمر والملائكة وقضي الأمر هل ينظرون إلا أن يأكفهم الله في هلا من الغمام والملائكة وفضي الأم هل يوضرون إلا أن يأكفهم الله في هلا من الغمام والملائكة وفضي الأم أن يأكفهم الله في هلا من الغمام والملائكة وقضي لم وقضي الأم أن يأتيهم الله في فيwalker من الغمام والملائكة وقضي لم وإلى الله ترجع الأمور الأمور وإلى الله ترجع الأمور ترجع الأمور سَالْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ أَتَيْنَا مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ أَتَيْنَا مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ إسْرَائِيلَ كَمْ أَتَيْنَا مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ إسْرَائِيلَ كَمْ أَتَيْنَا مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ سبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه بينه كم آتيناهم من آية بينه سبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه كما تيناهم مناية بينه، كما تيناهم مناية بينه، كم آتيناهم من آية بينه، كم آتيناهم من آية بينه. وَمَن يُبَدِّلْ مَّعْدِلَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جيءته فإن الله شديد العقاب ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جيءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا الدنيا الدنيا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسهرون من الذين آمنوا, آمنوا آمنوا آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة القيامة فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيئين مبشرين ومنذرين النبيئين مبشرين ومنذرين النبيين مبشرين ومنذرين وَمُنذِرِينَ اَنَّ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ اَنَّ كان الناس أمّة واحدة تبع الله نبيا مبشرين وملائكين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلاف فيه بين الناس في ما اختلاف فيه ليحكم بين الناس في ما فيه وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه, فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بويا بينهم جاءتهم البينات بويا بينهم جئتهم البينات بوايا بينهم، جاءتهم البينات بوايا بينهم، إلا الذين أوتوا أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بوايا بينهم. فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بويا بينهم ومختلف فيه الا الذين اوتوا منه بعد ما جاءتهم البينات بويا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه بهدنه فيه من الحق بإذنه، فهد الله الذين آمنوا، فهد الله الذين آمنوا لمقتلك فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يشاء إلى صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من يشاء إلى طريق مستقيم، أم حسبتم أن تدخل الجنة ولم؟ ما يحكم متر الذين خلو من قبركم يا تكم الذين خلو من قبركم أم حسرتم أن تدخلوا الجنة على ما يحكم مثل الذين خلو من قبركم يا مثل الذين خلو من قبركم أم, أم, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ما مثل الذين خلفو من قبركم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يحقمو الذين خلفو من قبركم أم حسبتم أن تدخل الجنة ولم لما يأتكم مثل الذين خنوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وجلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله بستهم البهس والضرا وجلزهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله والذين آمنوا معه متى نصر الله والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله, متى نصر الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله مسدهم البأساء والضرواء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إلا نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والمتاكين وابن السبيل أن سكتوا من خير فلوالدي والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل من خير فلوالدي والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل. قل ما أنفقتم من خير سهل والدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل واليتامى والمساكين وبن السبيل أنفقتم من خير سهل والدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل قل ما أنفقت من خير فلوالدين ولقربين واليتامى والمساكين وبال سبيل واليتامى والمساكين وبال سبيل فلوالدين ولقربين واليتامى والمساكين وبال سبيل والاقربين واليتامى والمساكين وبن الثبيت وما تفعلون من خير فإن الله بني عليم وما تفعلون من خير فإن الله بني عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وهو كره لكم وعسى أن تقرأوا شيئا وهو خير لكم وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو خير لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرؤ شيئا أن تكرؤ شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرؤ شيئا وهو خير لكم شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرؤ شيئا وهو خير لكم وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم وهو شر لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم وهو شر لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم شيئا وهو شر لكم عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم شيئا وهو شر لكم شيء او وهو شر لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه فتال فيه كبير فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله منه أكبر عند الله وإخلاج أهلي منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلون لكم حتى يودكم عن ذينكم إن استطاعوا حتى يودكم عن ذينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلون حتى يودكم عن ذينكم إن استطاعوا وَمَن يَغْفِر لِمِنكُم عَن ذِنِّه فَمُتْهُ وَكَافِرٌ فَهُلَاءِكَ حَرِفَة أَعْمَالُهُمْ فَهُلَاءِكَ حَرِفَة أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَهُلَاءِكَ حَرِفَة أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فامت وهو كافر فأولئك حرطت أعمالهم في الدنيا ولا كرة ولا كرة في الدنيا ولا كرة ولا كرة فموتوا وهو كافر فأولائك حبّقت أعمالهم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة منكم عندني فموتوا وهو كافر فأولائك حبّقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومن جرت جد منكم عن دينه فابت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وال آخرة وأولئك أصحاب النار لهم فيها قارعون هم فيها خالدون النار لهم فيها قارعون وأولئك أصحاب النار لهم فيها قارعون النار لهم فيها قارعون إن الذين آمنوا والذين آجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخبر والميسر قل فيه لا إثم كبير ومنافع للناس, للناس وفي همه اسم, اسم, اسم كبير ومنافع للناس اسم كفير ومنافع للناس وفي اسم كبير ومنافع للناس اسم كبير ومنافع للناس اسم كبير ومنافع للناس، واسمه ما أكبر من لفعين ما، أكبر من نفعهما واسمه ما أكبر من لفعين ما، واسمه من لفعين ما، ويشلونك ماذا ينفقون ولعاس. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون عَلَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ كَمَا أَنْ كَيْ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتٍ عَلَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَا آخِرَةٍ في الدنيا وآخره والآخره ويسألونك عن اليتامى عن اليتامى عن اليتامى قل إصلاح لهم خير لهم خير قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير, خير وانت خالقهم فإخوانكم فإخوانكم وَإِن تُقَالِطُوهُم فَإِسْوَاءٌ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ لَهَا عَنَتَكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ وَلَوْ شاء اللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ وَلَوْ شاء اللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ ولو لا لأعمدكم إن الله عزيز حكيم ولا تنفح المشركات حتى يؤمن حتى يؤمن ولأبة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم مشركة ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو أعجبتكم مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجركم ولو اعجبكم من مشركٍ ولو أعجبكم ولواجبكم والعرب مُؤمنٌ خيرٌ من مشركٍ ولو أعجبكم مُؤمنٌ خيرٌ من مشركٍ ولو أعجبكم هؤلاء دعوا إلى النار أنّه هؤلاء يدعون إلى النار، أماه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله يدعو إلى الجنة والموفرة بإذنه، والله يدعو إلى الجنة والموفرة بإذنه، والموفرة بهذنه، بإذنه. ويبين آيات من الناس لعلهم يتركون لعلهم يتركون للناس لعلهم يتركون لعلهم يتذكرون ويبين آياته ويبين آياته من الناس لعلهم يتركون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى قل هو اذى قل هو النساء في محيض ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أما شئتم أما شئتم ان ناشيتم. ناشيتم. ناشيتم فاتوا حرفتكم ان ناشيتم نسائكموا حظ لكم فاتو حرفكم ان ناشيتم حرثكموا ان ناشيتم فاتو حرفتكم ان ناشيتم نساؤكم حفظ لكم فاتوا حفكم أنشتم أنشتم فاتوا حفكم أنشتم فاتوا حفكم أنشتم وقدمو لأنفسكم لأنفسكم واتقوا الله ولعلم انكم ملاقوه انكم ملاقوه واعلموا انكم ملاقوه انكم ملاقوه واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عبده لأيمانكم أن تبغو وتتقوا وتصلحوا بين الناس الناس لأيمانكم أن تبغو وتتقوو بين الناس لأيمانكم أن تبغو وتتقوو تصلحو بين الناس ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن ان تظلموا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولا تجعلوا الله عبة لا ايمانكم ان تظلموا وتتقوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في ايمانكم في ايمانكم لا يؤاخذكم الله باللهو في ايمانكم في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يواخذكم بما كثرت قلوبكم يواخذكم بما كثرت قلوبكم ولكن يأخذكم بما كثرت قلوبكم والله غفور حليم من الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر نسائهم تربص أربعة أشهر من نساء إن تربص أربعة أشحب للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشحب نسائهم تربص أربعة أشحب نسائهم تربص أربعة أشحب فإن ساء فإن الله رفيع الرحيم. فإن فاء فإن الله غفور رحيم فإن فاء فإن الله رحيم فإن فاء فإن الله رحيم وإن عجم الطلاق فإن الله سميع عليم وَإِنَّ عَذَمَ الْقَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعْلَيمًا عَلِيمًا وَالْمُضَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِمْ فَلَا تَتَقُرُونَ فَلَا تَتَقُرُونَ فَلَا تَتَقُرُونَ فَلَا تَتَقُرُونَ وَالْمُضَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِمْ فَلَا تَتَقُرُونَ ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أوحامهن إن كن لا بالله واليوم الآخر إن كن لا بالله واليوم الآخر ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أوحامهن إن كن بالله إن, إن كن يؤمن بالنبي والله واليوم الآخر في أضحى من إن كن يؤمن بالنبي والله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر إن بالله واليوم الآخر ولا يخيل لهم ان اجتكم ما خلق الله في اصحال ان كن ليؤمن بالله واليوم الاخر وبولتهم ان حق بردهم في ذلك ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحا ارادوا اصلاحا إن رادوا إصلاحا إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف المعروف ولهن مثل الذي عليهم نبي المعروف عليهم درجه درجه وللذجال عليهم درجه والله عزيز حكيم الطلاق مروتان الطلاق مروتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان بإحسان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان, بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله مما آتيتموهن شيئا إلا أن يقافا ألا يقيما حجود الله مما آتيتموهن شيئا إلا أن يقافا ألا يقيما حجود الله أي يخاف ألا يقيم حدود الله شيئا إلا أي يخاف ألا يقيما حدود الله تأخذ مما آتيتمه شيئا إلا أي يخاف ألا يقيما حدود الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتهم شيئا إلا أن يخاف ألا يقي ما حدود الله تأخذوا مما آتيتهم شيئا إلا أن يخاف ألا يقي ما حدود الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم لشيء إلا إلا أن يقاف أن لا يقيما حدود الله شيئا إلا أن يقاف أن لا يقيما حدود الله آتيكم لشيئا إلا يَقَظَ أَلَّا يُحِيمَ حُدُودَ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا أَن يَقَظَ أَلَّا يُحِيمَ حُدُودَ اللَّهِ مِمَّا تَكُونَ شَيْئًا إِلَّا خافا ألا يكيما حجود الله شيئا أن إلا أن يخافا ألا يكيما حجود الله ولا يحل لكم أن تأخلوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يقعطى أن لا يقيما حدود الله فإن خذتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به عليهما فيما افتدت به خذتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن كفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ما به فإن كفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ما به فإن كفتم ألا حدود الله فلا جناح عليهما في ما استدثب. فإن خفته ان لا يقيم حدود الله فلاتناح عليهما فيما استرسل به تلك حدود الله فلا تحتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الظالمون ومجَّدَ عَدَّ حُجُودَ اللَّهِ فَهُؤلَاءَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ زُوْجًا غَيْرَهُ فَإِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ فَهِرٌ طَلَّقَهَا بِلَا جُنَاحٍ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَجَّعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَجَّعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فلا جناح عليهما اجتراجعا من ظننا انقيم حدود الله ان يتراجعا من ظننا انقيم ما حدود الله عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون لقوم يعلمون وإذا طلقوا النساء فبلغ أجلهن فامسكهن النبي معروف أو سبحهن النبي معروف النساء فبلغ أجلهن فامسكهن النبي أو سرحوهن بمعروف بمعروف أو سرحوهن بمعروف وإذا طلقتهم النساء فبلون أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تلسكوهن ضرارا لتعتذوا ومن يسعى لذلك فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه يسعى لذلك فقد ظلم نفسه ومن يسعى لذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا هزوا هزآ ولا تتخذوا آيات الله هزآ هزوا هزآ ولا تتخذوا آيات الله هزآ ولا تتخذوا وذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة عبكم به وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة عبكم به وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة عبكم به وذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعوكم به وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعوكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَقُتُنَّ سَائِعَةَ لَعَلَّهُمْ أَجْلَوْنَ فَلَا تَعْبُضُنَّ أَيَّنَ كِحْنَ أَزْوَاجٌ إِذَا تَرَاضَوْا إِذَا تَرَاضَوْا بينهم بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ النساء فبلغن أجلهن فلا تعظمنهن اجيا ان أزواجهن إذا اذا ترابوا بالمعروف ان يكن احماجهن اذا ترابوا بينهم بالمعروف وَإِذَا قَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْطُلُهُنَّ فَلَا تَعْطُلُهُنَّ أَن يَكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِلَى تَرَاضٍ إِلَى تَرَاضٍ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَابُهُ بِهِ مَن كَانَ منكم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ واليوم لاثب يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الاخر واليوم لاثب ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكالكم واطهر امكالكم واطهر أزكالكم وأقهب وأقهب ذاهكم أزكالكم وأقهب ذاهكم أزكالكم وأقهب ذاهكم أزكالكم وأقهب أزكالكم وأقهب والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون والوالدات يغضن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أيت موضاعه أو مضاعه أيت موضاعه لمن أراد أيت موضاعه لمن أراد أيت موضاعه وعلى المولود له رزقه نوقيسوته بالمعروف لا تكلب نفس إلا وسعها لا تكلب نفس إلا وسعها لا تكلب نفس إلا وسعها لا تضّوايد ولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدته بولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدته بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد في صالٍ عن تراضٍ منهما وتشاؤرٍ فلاجنا حالهما عليهما، فإن أراد في صالٍ عن تراضٍ منهما وتشاؤرٍ فلاجنا حالهما، في صالٍ عن تراضٍ منهما وتشاؤرٍ فلاجنا حالهما، أراد في صلاة أن تراضي منهما وتشاؤل فلجنح عليهما، وإن أردتم أن تستطيعوا أولاد فلجنح عليكم إذا سلمتم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعلوم. أنت تسترضعون أولادكم فلاجناح عليهم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف أنت تسترضعون أولادكم فلاجناح عليهم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف وَإِنَّ أَرَادْتُمُ أَن تَسْتَوِي عُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا تَلَمْتُمُ مَا أَتِيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ مَا أَتِيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ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 أولادكم فلاجنا عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف آتيتم بالمعروف آتيتم بالمعروف, آتيتم بالمعروف وإن أردتم أن تستضروا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم, إذا سلمتم ما آتنتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّنَ مِنْكُمْ وَيَذَعُونَ أَزْوَاجَهِ يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَوْ بعد أَشْهُرٍ عَشْرَةٍ أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذغون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بلوا ما أجرهن فلاجنا حاليكم فيما فعل في أنفسهن بالمعروف في أنفسهن بالمعروف في أنفسهن بالمعروف, في أنفسهن بالمعروف فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرب تم به من خطبة نساء أو أكنتم في أنفسكم في أنفسكم النساء أو أكنتم في أنفسكم خطبة نساء أو أكنتم في في أنفسكم في أنفسكم خطبة نساء أو أكنتم في أنفسكم ولا جناح عليكم فيما ما عرضتم به من خطبة نساء أو أكنتم في أنفسكم في أنفسكم من خطبة النساء يو أكننتموا في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا إلا أن تقولوا قولا معروفا إلا أن تقولوا قولا معروفا. إلا أن تقولوا قولا معروفا سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، علما الله أنكم موسى تكونونهن، ولكن لا تؤذوهن سر إلا أن تقولوا قولا معروفا، إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم تحذوه أنفسكم تحذوه. يعلم ما في أنفسكم تحدو، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم تحدو، أنفسكم تحدو، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم تحدو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بِهُنَّ طَلَّقْتُم مِّن لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ما لم تماسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فريضه إرق النفاء ما لم تماسوهن أو تفرضوا لهن فريضة لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضون عليهن فريضه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضون عليهن فريضه لا جناح عليكم أو طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة لا جناح عليكم أو طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة ومدسعوهن على الموسى قدوه وعلى المقتير قدوه متاعا بالمعروف ومدسعوهن على الموسى قدوه وعلى المقتير قدوه متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْسِخُوا مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وقرص فرضتموا لهن فريضة فنصف ما فرضموا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح فنصف ما فرضتموا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من قبل أنتما سوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أَيَعْفُونَ أي أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاحٌ مِنْ قَرِيَةٍ تُمَاسُوهُنَّ وَقَرَّتَ رَضُّهُنَّ فَرِبَةً فَهِصُوا مَا تَرَضُّوا إِلَّا أَيَعْفُونَ أي أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاحٌ أَنْ يَكُونَ أَوْ يَكُونَ لَهُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَوْ يَكُونَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحٍ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 للتقوى وأن تعفوا أقرب للتقوى للتقوى للتقوى, للتقوى وأن تعفوا أقرب للتقوى للتقوى للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانيتين والصلاه الوسطى وقوموا لله قانيتين والصلاه الوسطى وقوموا لله قانيتين حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قارتين والصلاة الوسطى وقوموا لله قارتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فرجالا أو ركبانا فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خست فرجال أو ركبانا فإذا أنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون أنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإذا أنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون أَمِنْتُمُ فَارْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَارْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ مَّتَاعًا لَّهُمْ وَلَكُمْ وَصِيَّةً مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ وَلَهُمُ الْخِيَارُ إلى الحول غير إخراج والذين يتوفون منكم ويذعون أزواجا وصية لأزواجهم مداعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما في من معروف في أنفسهن من معروف في أنفسهن من معروف فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف في أنفسهن من معروف فإن قرجنا فلاجرا عليكم فيما تعلق في انفس من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعهم بالمعروف وللمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبجل الله لكم آياته لعلكم تعقلون لكم آياته لعلكم تعقلون لكم آياته لعلكم تعقلون لكم آياته لعلكم تعقلون آياته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 ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوتم ثم احياهم من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوتم ثم احياهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوتم ما احياهم من ديارهم وهم ألوح حذر الموت فقال لهم اللهموت ثم أحيأهم ثم أحيأهم من ديارهم وهم ألوح حذر الموت فقال لهم اللهموت ثم أحيأهم ثم أحيأهم فَقَالوا لَهُ اللَّهُمَّ أَوْتُ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وقاتلو في سبيل الله واعلموا أن الله سميع نعيم واعلموا أن الله سميع نعيم واعلموا أن الله سميع نعيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سيضاعفه له أضعفا كافرا لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةٌ كَثِيرَةٌ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ طَرْبًا حَسَنًا سَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةٌ سيضعفه له أضعاف كثيرة له أضعاف كثيرة فيضعفه له أضعاف كثيرة والله يقبض ويسبق والله يقبض ويسبق وإليه ترجعون ترجعون وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إذ قالوا لنبي لو مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنبي لو مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله من بعد موسى إذ قالوا لنا بج لهم مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنا بج لهم مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ان قالوا لنبي إلا لو بعث لنا من نقاتل في سبيل الله لنبي لو بعث لنا بل نقاتل في سبيل الله من بعد موسى ان قالوا لنبي إن لو بعث لنا بل نقاتل في سبيل الله من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا بيكا نقاتل في سبيل الله ألم ترين الملئ من دمي إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبيئ لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله من بعد موسى إذ قالوا لنبيئ لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله من بعد موسى إِذْ قَالُوا لِنَادِجِ اللَّهُ مُبَعَثٌ لَنَا بَلْ كَنْ نُقَاتِلُ فِي سَمِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسِيتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا هَلْ عَسِيتُمْ إن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قال الذين عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال الذين عسيتم كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قال الذين عسيتم كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قال هل عسىتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون؟ قال هل عسىتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خردن من ديارنا وأبنائنا من ديارنا وأبنائنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا من ديارنا وأبناءنا قالوا وما لنا ألا مقاتلة سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا، وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا، وأبناءنا، وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا، وأبناءنا. فلمَّ كُتِبَ عليهم القتال تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا كُتِبَ عليهم القتال تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا كُتِبَ عليهم القتال تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ والله عليم بالظالمين وطال لهم نبيهم إن, إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا نبيهم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 وَقَالُوا لَوْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ عَلَيْكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ مَا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا أَنَّ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا قَالُوا أَنَّ مَا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا قَالُوا ان ما يكون له الملك على الناس لا يكون له الملك علينا قالوا ان لا يكون له الملك علينا ان لا يكون له الملك علينا ان لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يقتصر من المال ولم يقتصر من المال ونحن أحق بالملك منه ولم يقتصر من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بصفة في العلم والجسم وزاده بصفة في العلم والجسم عليكم وزاده بصفة في العلم والجسم. اصفاه عليكم وزاده بصفة في العلم والجسم. اصفاه عليكم وزاده بصفة في العلم والجسم. قال إن الله اصفاه عليكم وزاده بصفة في العلم والجسم. قال إن الله أصفه عليكم وزاده بصفة في العلم والجسم والله يعطي ملكه من يشاء من يشاء من يشاء, من يشاء والله يعطي ملكه من يشاء والله آسيع عليم وقال لهم له نبيهم إن آيت ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم إن آيت ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم نبيهم إن آيت ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم إن آية ملكه أن, آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم نبيوم إن آية ملكه أن يأسيكم التابوت فيه سكينة من ربكم آية ملكه أن يأسيكم التابوت فيه سكينة من ربكم آية ملكه أن يأسيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم نبيهم إن آية ملك أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم لهم نبيهم إن آية ملته أن يأتكم التابوت فيه سكينة من ربكم نبيهم إن آية ملته أن يأتكم التابوت فيه سكينة من ربكم لهم نبيهم إن آيت ملكه أياتكم التابوت فيه سكينة من ربكم يا تكم التابوت فيه سكينة من ربكم وقاضدهم نبيهم إن آيت ملكه أياتكم التابوت فيه سكينة من ربكم ورقيه مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكه الملائكه موسى وآل هارون تحمله الملائكه موسى وآل هارون وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون آل موسى وآل هارون موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين مؤمنين لكم إن كنتم مؤمنين لكم إن كنتم مؤمنين لكم إن كنتم مؤمنين لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله موت عليكم بنهض موت فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِرِيحٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يطعن فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن لَّمْ يطعنه فَإِنَّهُ مِنِّي إلا من اغترف غرفة بيده غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده والذين آمنوا والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوس وجنوده فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوس وجنوده قال الذين هنّوا أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كثيرة بإذن الله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 ولما برسول جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صدرا ربنا أفرق علينا صدرا ربنا أفرق علينا صدرا وتبت خدامنا وتبت خدامنا وصرنا على القوم الكافرين وأوصنا على القوم الكافرين وأوصنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله فهزمهم بإذن الله وقاتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء مما يشاء وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ مِمَّا يَشَآءُ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ لفسدت الأرض بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولو لادف الله سبعضهم ببعض لفسدت الأرض ولو لادف الله سبعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولا إن الله سبظلم على العالمين تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق. وإنك لن المغسل تلك غسل سبلنا ضبهم على دم بعض. سبلنا ضبهم على دم منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البجناذ، وأنجدناه بروح القدس، وأنجدناه بروح القدس، وأتينا، وأَنَّى عيسى بن مريم البينات وأيضناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعدهم ومن بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله مقتتل الذين من دا من بعد ما جاءتهم البينات ولو شئ الله مقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولو شئ الله مقتل الذين من بعدهم من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 آمن ومنهم من كفر فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولو شاء الله ما قتتلوا ولو شاء الله ما قتتلوا ولو شاء الله ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما غذق لكم من قرء أي يكتس يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة من قرء أي يكتس يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة رزقناكم من قبل أيّ يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما لكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة, شفاعه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعه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 من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يا أيها الذين آمنوا, آمنوا أنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتيه لا بيع فيه، لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة، والكافرون مظالم، والكافرون مظالم، Allah لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سلة ولا نوم سلة ولا نوم لا تأخذه سلة ولا نوم لموما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض من ذلّي يشفع عِدَهُ إلَّا بِإِبْنِهِ عِدَهُ إلَّا بِإِبْنِهِ عِدَهُ إلَّا بِإِبْنِهِ بِإِبْنِهِ مَنْ ذلّي يشفع عِدَهُ إلَّا بِإِبْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شاء، بما شاء. شيء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه لا بما شئت ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شئت ويعكسون السماوات والأرض ولد ولا يأوده حضوما ولا يأوده حضوما ولا يأوده حضوما وهو العلي العظيم، وهو هو العلي العظيم، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين،, إكراه في الدين, إكراه في الدين قد تبين شر من الغيب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لغا بالعروة الوثقى لانفصام لغا بالعروة الوثقى لانفصام لها ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقلة في صاملها بالعروة المثقلة في صاملها فمكفوا بالطروط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقلة في لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات، واللليل كثر أولياء مبغضون. يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، واللليل كثر أولياء الطاو سخر لهم من النور لظلمات هؤلاء أصحاب النار النار هؤلاء أصحاب النار النار هم فيها قادرون هم فيها قاربون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك في ربه أن آتاه الله الملك آتيه الله الملك في ربه أن آتاه الله الملك آته الله الملك آته الله الملك آته الله الملك انت آته الله الملك ان آته الله الملك ألم تر إلى النبي حاج إبراهيم ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أما أحي وأموت قال أنا أحي وأموت. قال أنا أحي وأموت. قال أنا أحي وأموت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفى. إن الله يأتي بالشمس من المشرك فات بها من المغرب فبهت الذي كتب. قال إبراهام فإن الله يأتي بالشمس من المشرك فات بها من المغرب فبهت الذي كتب. والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها قال أن يحييها لله بعد موتها قال أن يحييها لله بعد موتها قال أن يحييها لله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه فاما ماته الله ليتعامنتم ما بعده قال كم لبثت قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم يوما لو بعض يوم قال لبثت يوما او بعض يوم يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئه عام قال بل لبثت مئه عام لم يتعام فوّظ إلى طعامك وشرابك لم يتسن فوّظ إلى طعامك وشرابك لم يتسن فوّظ إلى طعامك وشرابك لم يتسن ووّظ إلى حمالك وإن جعلك آية للناس إلى حمارك ولنجعلك آية للناس الناس لنداس و انظر الى حمائرك ولنجعلك آية من الناس آية من الناس آية من الناس وانظر الى حمائرك ولنجعلك آية من وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما كيف ننشرها ثم نكسوها لحما وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فَرَمَا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِينَ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا كِلِيَّ قُمَ إِنَّ قَلْبِي قَالَ بَلَى وَلَا كِلِيَّ قُمَ قَلْبِي قَالَ بَلَى وَلَا كِلِيَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه فصرهن إليه قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم جعل على كل جبل منه جزءا جزء جزا, جزا ثم دعوهن يأتينك سعيا, سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ أَنبَتَتْ سَبْعًا وَسَبْعِينَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أمبت سبع ناب في كل سبلة مئة حبة حبة في كل سبلة مئة حبة والله نظاف المي شاء شاء شاء لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ مُضْعِفٌ لِمَنْ يَشَاءُ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُمْ بَل لَّا يُسْمِعُونَ مَا أَنفَقُوا مِنَ النَّوْرِ وَلَا أَدَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ما أنفقوا من نوى ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ما أنفقوا من نوى ولا أذلهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسفعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ما ان تقومننا ولا اذلموا اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا, عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف وموفرة خير من صدق يتبعها أذى يتبعها أذى أذى يتبعها أذى قول معروف وموفرة خير من صدق يتبعها أذى أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذي والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق باله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر لا تبطن صرقات بالمن المن والاذك الذي ينفق ما لم ير الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ريا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذكى الذي ينفق ماله رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر بالمن والاذك الذي ينسق ما له رأ الناس ولا يهمل بالله واليوم الآخر لا تبطل صرقات قوم بالمن والاذك الذي ينسق ما له رأ الناس ولا يهمل ولا يهمل بالله واليوم الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تبخلوا صنقاتكم بالمن ولا ذاك الذي ينفق ما لمورئ الناس ولا يؤمن بالله واليوم لا حف ولا الذي ينفق ما لمورئ الناس ولا يؤمن بالله واليوم لا حف وَالَّذِي كَالَّذِي يُنفِقُ مَا لَهُ رِئاً النَّاسِ وَلَا يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هَاأَمَنُ لَا تُبْقِي صَدْقَاتُكُمْ بِالْمَنِّ وَلَاذَاكَ الَّذِي يُنفِقُ مَا لَهُ رِئاً النَّاسِ وَلَا يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا ولذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم لا حد فمثله كمثل صقوان عليه فراب فأصابه وامل فتركه صلزا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الكافرين الكافرين, الكافرين, الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم مرضاة امضات الله وتسبيتا من أنفسهم كفر جنة كما تري جنة بوضوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإلا يصرها وابل فقل أت أكلها ضعفين فإلا يصرها وابل فقل جنة بوضوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أفلها ضعفا فإن لم يصبها وابن فطلت آتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمفر جنة بغبوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل إبتغاء مظات الله وتبين من فسقك مثل جنة برب وتنصرها وابن فأتت كل ضيعتين فإن لم يصبها وابن ثقل فهاتت كل ضيعتين فهاتت كل ضيعتين فإن لم يصبها وابن وتسبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلا ضعفين فإن لم يصبها وابل سطلت وتثبيتا من أنفسهم كمفر جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعشاب تجري من تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الفلو وله دبية ضعفاء فأصابها. فأصابها إحصار في هلا تحترقت، فأصابها إحصار في هلا تحترقت، وله درجية ضعفاء، فأصابها إحصار فيه نار تحترقت فأصابها إحصار في هلا تحترقت وله درجية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار تحترقت تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذبية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكرب وله درجية ضعفاء تأصابها إحصار في هناو في هناو ساحت رقت جنة من نخيل وأعماد تجري من تحتها أنهاوله فيها من كل الثمرات وأصابه الكرب وأصابه الكلا وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فيه نار تحترقت أودت أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار, فيه نار فاحترقت فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت اَوْدُ أَحَدُ قُرُوءٍ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْلَامٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ رِكْبَةٌ وَلَهُ دُثِيَّةٌ ضِعْفَانٌ فَأَصَابَهَا فَأَصَابَهَا إِقْطَارٌ فِيهِ نَارٌ تَحْتَرِقُ اَوُتْ لَأَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فيه نار فاحترقت أليود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعماد تجري من تحتها لنهار تجري من تحتها ان هاؤله فيها من كل الثمرات واحصاب من الكبر وله بالذيه ضعفاءك فأصاب ما إحصار فيه نار تحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات عن لكم كذلك يبين الله لكم الآيات عن لكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من قجبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض كسرتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض كسرهم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من مُتجباتنا كسرهم ومن ما ومما أخرجنا لكم من الأرض يا أيها الذين آمنوا آمنوا أنفقوا من طيبات ما كتبتم ومن ما أخرجنا لكم من نبض ولا تعم القبيس منهم سقون منه سقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآجبين إلا أن تغمضوا فيه إلا أن تغمضوا فيه, فيه بآجبين بأهله إلا أن تغض فيه ولست بآهله إلا أن تغض فيه إلا أن تغض فيه ولست بآهله إلا أن تغض فيه وَأَعْرَفُ أَنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ حَمِيدٌ واعلموا ان الله غني حميد واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويكمركم بالفحشاء بالفحشاء ويامركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشة ويأمركم بالفحشة ويأمركم بالفحشة ويأمركم بالفحشة يعذبكم الفطر ويأمركم بالفحشة. والله يعيدكم مغفرة منه وتغلا مغفرة منه وتغلا والله يعيدكم مغفرة منه وتغلا منه وتغلا والله واسع عليم يوتي الحكمة من يشاء يشاء من يشاء يُوتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ خَيْرًا كَثِيرًا فَقَدْ خَيْرًا كَثِيرًا فقد أُوتِي خيراً كثيراً فقد أُوتِي خيراً كثيراً ومن يُكتِل حِكْمَةَ فقد أُوتِي خيراً كثيراً ومن يُكتِل حِكْمَةَ فقد وما يهَكَر إلَّا الْأَلْبَاب إلَّا إلا أولونا الباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم نفقت أو نذرت من نذر، فإن الله يعلم. أنتم من نفقت أو من نذر من نفقت نذرت من نذر، فإن الله يعلم. وما أنفقت من نفقت أو نذرت من نذر، فإن الله يعلم. من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من, من أوصار, أوصار وما للظالمين من, من أوصار من أوصار من أوصار إن تبدو الصدقات فنعم, فنعم, فنعم ما هي هي إن تبدو الصدقات فنعم وإن تخفوها وتكسوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سجئاتكم سجئاتكم سجئاتكم كيوم من سيئاتكم عنكم من سيئاتكم ونكفر عنكم من سيئاتكم عنكم من سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء من يشاء يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء من يشاء من يشاء, من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم فلينفسكم من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وإلاه إلا رِضْوَانَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ مِنْ خَيْرٍ وَفَّ إِلَيْكُمْ وأنتم لَا تُظْلَمُونَ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 الذين أحفروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعكف أغنياء من التعكف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعكف أغنياء من التعكف تعرفهم بصيماهم لا يسألنات الحفا بصيماهم لا يسألنات الحفا بصيماهم لا يسألنات الحفا تعرفهم بصيماهم لا يسألنات الحفا وما تنفق من خير فإن الله عليم من خير فإن الله علي عليم الذين ينفكون أموالا بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجروا منذ ربهم سرا وعلانية فلهم أجروا منذ ربهم والنهار شرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم الذين ينسقون أموالهم بالليل والنهار شرا وعلانية فلهم فَلَهُمُ أَجْرُهُ وَإِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الذين يأكلون الجبار يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبه الشيطان من المس الربيل لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبه الشيطان من المس الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تقطه الشيطان من المس ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا قالوا إنما البيع مثل الربا الربا قالوا إنما البيع مثل الربا الربا ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحظا للربا وحظا للربا فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما تلف فانتهى فله ما سلف فمن جاءه مويضة من ربه فانتهى فله ما سلف فانتهى فله ما سلف فمن جاءه مويضة من ربه فانتهى فله ما سلف فمن جاءه أهوا مغيرة لربه فانته فلهما ثلاث وأمره إلى الله وأمره إلى الله وأمره إلى الله ونَعَلَفَ هُؤلَاءِ أَصْحَابُ النَّارِ, النار فَهُؤلَاءِ أَصْحَابُ أن لا هم فيها قايدون هم فيها قايدون يمنح الله الربا ويحب الصدقات يمنح الله الربا ويحب والله لا يحب كل كفار الأئم كفار الأئم كفار الأئم لا يحب كل كفار أثيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجروم من ربهم لهم أجروم من ربهم لهم أجروم من ربهم لهم أجروم من ربهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر من دربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآتوا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجل عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون عليهم ولاهم يحزنون عليهم ولاهم يحزنون, عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الزبا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين, مؤمنين. يا ايها الذين امنوا استغفروا الله وذ허 ما بقي من الذبائر ان كنتم مؤمنين ان كنتم مؤمنين وذروا ما بقي من الذبائر ان كنتم مؤمنين يا اتقوا الله ودوه ما بقي من الزبائن كنتم ممنين ودوه ما بقي من الزبائن كنتم ممنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بكي من الجبى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وأؤوس أموالكم وأؤوس أموالكم وإن تبتموا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون وإن كانوا عسرة فنوعة إلى مايسرهم إلى مايسرهم فنوعة إلى مايسرهم فناورة إلى ما يسره وإن كان دعشرة فناورة إلى ما يسره وأن تصدقوا خير لكم خير لكم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله فيه الى الله واتقوا يوما توضعون فيه الى الله ثم توفاهل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون لا يظلمون وهم لا يظلمون ثم توافق كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون ثم توافق كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تلايتم بدين إلى أجل مسمّم فاتبوه إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه يا أيها الذين آمنوا إلى تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه تداينتم بدين إلى أجر مسمى فكتبو يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فكتبوه بدين الى اجل مسمى فكتبوه بدين الى اجل ثم من تكتبوه يا ايها الذين امنوا امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى تكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل بينكم كاتب بالعدل ولا يب كاتب أن يكتب كما علمه الله أن يكتب كما علمه الله كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يب كاتب أن يكتب كما علمه الله كاتب أن يكتب كما علمه الله فَالْيَتْضُبُ وَالْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالْيَتَّخِلَ اللَّهَ رَبًّ وَلَا يَرْقَصْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يَرْقَصْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يَرْقَصْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يَرْقَصْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يَرْقَصْ مِنْهُ شَيْئًا فإن كان الذي عليه الحفظ فيها أضعف أو, أو لا يستقيم أن يمل له وفلم للولي بالعدل أو لا يستطيع أن يمل له وفلم للولي بالعدل أو لا يستقيم أن يمل له وفلم للولي بالعدل فإن كان الذي عليه الحق فيها لو ضعيف له لا يستطيع أن يمله فالمملي الوهن بالعدل فإن كان الذي عليه الحق فيها ضعيفا او لا يستطيع اجل مله فالمملي الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن تظنون من الشهداء من الشهداء من الشهداء فرجل وامرأتان ممن تظنون من, من, من الشهداء أو تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فتذكّر إحداهما الأخرى، فتذكّر إحداهما الأخرى. الأخرى. أنت ظل إحداهما، فتذكّر إحداهما الأخرى. إن تضل إحداهما، فتذكّر إحداهما الأخرى. أنت ظل إحداهما، فتذكّر إحداهما الأخرى. ولا يبشوا هذا إذا ما ذو ولا يبشوا هذا اذا ما ذو الشهداء إذا ما ذو الشهداء اذا ما ولا يبشوا هذا اذا ما ولا يا بشهر هذا ما دو الشهداه هذا ما دو الشهداه هذا ما دو ولا تسمو أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا لو كبيرا إلى أجله صغيرا أو كبيرا إلى أجله صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسمت عند الله وأقوم للشهادة وأدنا ألا تغتابوا وأدنا ألا تغتابوا وأدنا ألا تغتابوا وأدنا ألا تغتابوا ذلكم اقوى عند الله واقوى للشهادة وابنا الا تحسابوا ذلكم اقوى عند الله واقوى للشهادة وابنا الا تحسابوا ذلكم اقْتَصِبْ عِنْدَ اللهِ وَأَقِمْ لِلشَّهَادَةِ وَأَذَنَا أَلَّا تَرْتَابُوا وَأَذَنَا أَلَّا تَرْتَابُوا ذَلِكُمْ اقْتَصِبْ عِنْدَ اللهِ وَأَقِمْ لِلشَّهَادَةِ وَأَذَنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تجارة حاضرة تديرونها بينكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم بدارة حاضرة تثيرونا بينكم فليس عليكم جناح ألا, جناح ألا تكتبوها جناح ألا تكتبوها جناح ألا تكتبوها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم وأشهد إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله وَيَعْلَمُكُمْ الله والله بكل, وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيم وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيم وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيم وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيم وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَامٌ مَقْبُوضَة مقبوضة فرونه مقبوضة على سفرين ولم تجد كاتبا فرها مقبوضة وإن كنتم على سفرين ولم تجد كاتبا فرها مقبوضة فرونه مقبوضة فإن أمل بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي كُنَّ أمانَته وليتَقِ الله ربه الذي كُنَّ أمانَته وليتَقِ الله ربه بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي كُنَّ أمانَته وليتَقِ الله ربه فليؤدِّ الذي كُنَّ أمانَته وليتَقِ الله ربه فإن من بعضكم بعضاً فليؤذِ اللَّبِيَّةَ من أمانته وليتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ فإن من بعضكم بعضاً فليؤذِ اللَّبِيَّةَ من أمانته وليتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا تكُو الشهادة ولا تكُو الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ آثِمٌ قَلْبُهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, آتم قلبه ومجّتمها فإنّه آبٌ قلبه والله بما تعملون عليه لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أو تخفوه يحاسبكم به الله. ما في أنفسكم أو تخوفه يحاسبكم به الله أنفسكم أو يحاسبكم به الله وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ أَنفُسَكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ أَنفُسَكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فيغضب من يشاء ويغضب من يشاء, يشاء ويغضب من يشاء لمن يشاء ويغضب من يشاء ويغضب من يشاء لمن يشاء ويغضب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعد من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعد من يشاء والله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء وَلِلَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِقَامَةٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَالْمُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ ربه وَالْمُؤْمِنُونَ بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتابه ورسله وملائكته وكتابه ورسله كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كلنا آمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كلungs آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكذف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما كتبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا, ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا توافذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملتم وعلى الذين من قرنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفواًنا وصل لنا ورحنا وصل لنا ورحنا أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ا الف لام م الكافرين ا الكافرين ايل لا الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ايل لا الكافرين ايل لا الكافرين الإسلامين الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الإسلامين الكافرين الإسلامين الإسلام أنت مولانا فوصبنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام الكافرين <ợفلام> الكافرين <الفلام> الكافرين الكافرين <الفلام> أنت مولانا فورسنا على القوم الكافرين الكافرين <الفلام> الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أسلم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أسلم